الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهذا كتاب اصطناع المعروف للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو توميلة يحيى بن واضح قال حدثنا بشر بن محمد الأموي عن محمد عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن فاطمة بنت حسين عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه والمعروف يقي سبعين نوعا من البلاء ويقي ميتة السوء والمعروف والمنكر خلقان منصوبان للناس يوم القيامة فالمعروف لازم لأهله يقودهم ويسوقهم إلى الجنة والمنكر لازم لأهله يقودهم ويسوقهم إلى النار قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا أبو يحي الثقفي عن الحارث النميري عن أبي هرور عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب عباد الله إلى الله عز وجل من حب إليه المعروف وحب إليه في عالة قال حدثني محمد بن يحي بن أبي حاتم, أبي حاتم الأزدي قال حدثنا محمد بن عمر الأسلمي عن إسحاق بن محمد نبي حرملا عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل المعروف يقيم صارع السوق قال حدثني أبو همام حدثني أبي وحي الثقف عن الحارث النمير عن أبي هرون عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم في عالة ووجه طلاب المعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى الأرض الجبة ليحييها ويحيي بها أهلها وإن الله جل ذكره جعل المعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحضر على طلاب المعروف الطلب إليهم وحضر عليهم إعطاءه كما حضر الغيث عن الأرض الجدبة ليهلكها ويهلك بها أهلها وما يعفو الله أكثر قال حدثنا محمد بن حسان السمت حدثنا أبو أثمان عبد الله بن يزيد الكلب حدثنا الأوزاع عن عبد النبي لوابة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إن لله تعالى قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم قال حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا عمرو بن هاشم الجانبي عن جوابا عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم باصطناع المعروف فإنه يقي مصارع السوء وعليكم بصدقة السر فإنا تطفئ غضب الله عز وجل قال حدثنا خالف بن جامي البزار أحدثنا أبو عوانع عن أبي مالك الاجرعية والربعية و martyrف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قلت لسيد بن سليمان حدثكم مسور بن الصلت عن محمد ابن الكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة قال نعم قال حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الثقفي حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي حدثنا محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وكلما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له به صدقة وما وقى به عرضه كتب له به صدقة قال قلت لمحمد ما يعني ما وقى به الرجل عرضه قال الشيء الذي يعطيه الشاعر وذل لسان المتقى قال حدثنا محمد حدثنا القاسم ابو محمد الطائي حدثنا علي بن عياش الحمسي حدثنا ابو غسان محمد بن المضرف قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدوراكي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد بن واسع عن محمد بن منكدر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن اخيه المسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والاخره ومن ستر اخاه المسلم ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا أبو نعيم حدثنا صدق عنفرقة السابق حدثنا إبراهيم عن هلقام عن عبد الله قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه إلى غني أو فقير فهو صدقه قال حدثنا بشار بن موسى قال أخبرنا أبو عوان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كل معروف صدقه قال حدثنا أحمد بن منية حدثنا عبد, عبد القدوس بن بكر بن خنيس عن طلحة بن عمر عن أطان بن عمر عن نبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف يصنعه أحدكم إلى غني أو فقير فهو صدقة قال حدثنا محمد بن ادريس حدثنا الحسن بن ربي حدثنا فضل من مهلها مفضل عن حبيب نبي عمر عن سيد جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة قال حدثنا علي بن يزيد بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن المعروف والمنكر لا خليقتان تنصبان للناس يوم القيامة فأما المعروف فيبشر أهله ويعدهم الخير وأما المنكر فيقول لاصحابه إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما قال حدثنا خالف بن هشام حدثنا بوشاب عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكري في الدنيا أهل المنكري في الآخرة قال حدثني ابي وإبراهيم بن عبد الله قال حدثنا هشمع علي بن زيد عبدالسعيد بن سيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس العقل بعد الإيمان بالله مدارات الناس وأهل المعروف, وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. قال وألحادثنا محمد بن عمرو ابو أحمد البلخي قال حدثنا عبد الله بن منصور الحراني عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصبهاني عن عطاء بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. إلا وكيف ذلك؟ قال إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل المعروف فقال قد غفرت لكم ما كان منكم وصنعت أهل المعروف عنكم عبادي. هبوها اليوم لمن شئتم لتكون أهل المعروف في الدنيا وأهل المعروف في الآخرة قال حدثني حدثنا أحمد بن عمران الأخناسي قال سمعت أبا بكر بن عياش عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى أهل الجنة صفوفا وأهل النار صفوفا قال فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول يا فلان أما تذكر يوم اصطنعت إليك في الدنيا معروفة فياخذ بيده فيقول اللهم إن هذا اصطنع إلي في الدنيا معروفة فيقال له خذ بيده فادخله الجنة قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر حدثنا أصبعت حدثنا عبيد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول أهل الجنة دخون للجنة أصحاب معروف قال حدثنا داود بن عمر الضبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى القيامة الكبرى تمهيد التعريف بالقيامة الكبرى سيأتي يوم يبيد الحي القيوم فيه الحياة والأحياء مصداقا لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا ونها ثم يأتي وقت يعيد الله العبادة ويبعثهم فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئا عظيما من الأهوال ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار الجنة أو النار هذا اليوم هو يوم القيامة الفصل الأول أسماء يوم القيامة سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم ثم يعقبه فيه البعث والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة وقد اتنا جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين اسما كما يقول ابن حجر العسقلاني وقد ساق القرطبي هذه الأسماء مفسرا لها ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب سراج المريدين لابن العربي وربما زاد عليه شيئا ما في الشرح والتفسير وقد عدها بعضهم من غير تفسير منه النجاح في كتابه سبيل الخيرات وأبو حامد الغزالي في الإحياء وابن قتيبة في عيون الأخبار وسنقتصر في هذا الحديث على ذكر أشهر هذه الأسماء مع تعريف كل اسم تعريف مختصرا أشهر أسماء ذلك اليوم واحد يوم القيامة ورد هذا الاسم في سبعين آية من آيات الكتاب كقوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقوله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب وسميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين اثنان اليوم الآخر كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة كقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقوله فليقاتل في سبيل الله الذين أشرون الحياة الدنيا بالآخرة وقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده ثلاثة الساعة قال تعالى وإن الساعة لاتيه فاصفح الصفح الجميل وقال إن الساعة آتية أكاد أخفيها وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال القرطبي والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود وفي العرف على جزء من 24 جزءا من يوم وليلة الذين هما أصل الأزمنة وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى بالآن وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آت قريب وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وقيل إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة أربعة يوم البعث قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب وقال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث قال ابن منظور البعث الإحياء من الله تعالى للموتى وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث خمسة يوم الخروج قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وقال يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور ستة القارعة قال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة قال القرطبي سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده قالت الخنساء تعرفون الدهر نهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا أرادت أن الدهر بكبريات نوائبه وصورياتها. سبعة يوم الفصل قال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وقال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وقال إن يوم الفصل كان ميقاتا سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وفيما كانوا فيه يختصمون قال تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثمانية يوم الدين قال تعالى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 والامر يومئذ لله وقال وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين والدين في لغه العرب الجزاء والحساب قال الشاعر حصادك يوما ما زرعت وانما يدان الفتى يوما كما هو دائن سمي بذلك لان الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم تسعة الصاخة قال تعالى فإذا جاءت الصاخه قال القرطبي قال عكرمة الصاخة النفخه الأولى والطامه النفخه الثانية قال الطبري أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمبه قال ابن العربي الصاخة التي تورث الصمم وإنها المسمعة وهذا من بديع الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديث الأزمان أصم بك الناعي وإن كنت أسمع قال آخر أصمني سيرهم أيام فرقتهم فهل سمعتم بسير يورث الصمم والعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة وقال ابن كثير قال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في اسماعها حتى تكاد تصمها عشرة الطامة الكبرى قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع كما قال تعالى والساعة أدها وأمر قال القرطبي الطامة الغالبة من قولك طم الشيء إذا عنا وغلب ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء قال الحسن الطامة النفخة الثانية وقيل حين يسار أهل النار إلى النار الحاد عشر يوم الحسرة قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون سميت بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم أما الكفار فلعدم إيمانهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله وجعلهم قوامين بالقسق ذبابا عن حرمه نصحاء له في خلقه فارين إليه بطاعته فلذلك أمر الله عز وجل بمسألةهم والنزول عند طاعتهم فقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم ألصق طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء كذا قال المفسرون حدثنا ابن مخلد قال حدثنا الحساني وقال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بذلك فطاعتهم على جميع الخلق واجبه ومعصيتهم محرمه ومن أطاعهم رشد ونجا ومن خالفهم هلك وغوى هم سرج العباد ومنار البلاد وقوام الأمم وينابيع الحكم في كل وقت وزمن وصفهم الله عز وجل بالخشية والاعتبار والزهد في كل ما رغب فيه الجهلة الأغمار فقال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ووصف قارون وخروجه في زينته ومباهاته لأهل عصره بما أوتيه, بما أوتيه من حطام الدنيا وزينتها وغبطة الجاهلين له المريدين منها مثل إرادته وتأسفهم على مثل حاله ثم دل على فضل العلماء وإصابتهم الصواب وإصابتهم الصواب بعزوف أنفسهم عن ملكه وزينته ورضاهم بما فهموا عن الله وتصديقهم له فيما وعد من جزيل ثوابه وحسن مآبه لمن آمن بذلك ورضي به فقال عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة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 والفهم عنه وبما فقه عنه بما وبما فقه عنهما واعد به من صبر عنها ولذلك يروى والله أعلم في معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا الحسين بن محمد ابن أبي معشر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرضي قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان على المنبر قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سمعت هؤلاء الكلمات من نبيكم صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو علي محمد بن أحمد البزار وأبو بكر وأبو بكر محمد بن حسين قال حدثنا أبو مسلم أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين حدثنا ابن صاعد قال حدثنا بن جنبول قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن, أبيه عن أبي هريرة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال عبيد الله بن محمد شيخنا رضي الله عنه هذا هو المصنف بن بطه ولهذا الفقيه الذي أراد الله به خيرا صفات وعلامات وصفها العلماء وأبانت عن, حقائق عن حقائقها العقلاء فمن صفاته وعلاماته ما حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا ليث عن مجاهد عن مجاهد قال إنما الثقيه من يخاف الله عز وجل وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا حسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الفقيه من يخاف الله عز وجل حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد ابن أحمد ابن أبي سهل الحربي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا موسى بن خاقان النحوي وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدامي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النظر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن أبي هبيرة الأنصاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أخبركم بالفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره حدثنا أبو شيبة عبد العزيز ابن جعفر الخوارزمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الضرير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنباءنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا حدثنا أبو الحسين الحربي قال حدثنا أحمد بن مسروق قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا وكيع عن محمد بن عمر عن أبي علقمة الليفي قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري الأشعري رحمه الله إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية وإنما الفقه خشية, خشية الله عز وجل حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن السري الكوفي بالكوفة قال حدثنا إسحاق بن يحيى الدهقان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مسعل عن أبيه قال قلت لسعد بن إبراهيم من أفقه أهل المدينة قال أتقاهم حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد, بن أحمد الحربي قال حدثنا أحمد بن مشروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بشير قال حدثني مروان بن محمد قال سمعت بعض القرشيين قال إنك مال علم العالم ثلاثة ترك طلب الدنيا بعلمه ومحبة الانتفاع من يجلس إليه ورأفته بالناس حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمراني قال قال أبو حازم لا يكون العالم عارما حتى تكون فيه ثلاث خصال لا يحقر من دونه في العلم ولا يحسد من فوقه ولا يأخذ على علمه دنيا حدثنا ابن صاعد قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان عن قال حدثنا مطر للوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها فقلت يا أبا سعيد يا أبا عليك الفقهاء فقال الحسن ثكلتك أمك يا مطر وهل رأيت بعينيك فقيها قط وقال أتدري من الفقيه الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بمن فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله إياه حطاما حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عمر بن الهيثم قال حدثنا أبو حمزة عن الحسن قال الفقيه المجتهد في العبادة الزاهد في الدنيا المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن هلال قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن رجل عن الحسن وقد أتاه رجل فسأله عن مسألة فأفتاه قال فقال له الرجل يا حسرات عليهم وما هم من النار واتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البرج والتقوى الثاني عشر الغاشية قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم وإن معانيها أن الكفار تغشاهم النار وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش الثالث عشر يوم الخلود قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود سمي ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد فالكفار مخلدون في النار والمؤمنون مخلدون في الجنان قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون الرابع عشر يوم الحساب قال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقال وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب سمي ذلك اليوم بيوم الحساب لأن الله يحاسب فيه عباده قال القرطبي معنى الحساب أن الله يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة ويعدد عليهم نعمه، ثم يقابل البعض بالبعض فما يشف منها على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشد بالشر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الخامس عشر الواقعة قال تعالى إذا وقعت الواقعة قال ابن كثير سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها وأصل وقع في لغة العرب كان ووجد السادس عشر يوم الوعيد قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لأنه اليوم الذي أوعد به عبادة وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة السابع عشر يوم الازفه قال تعالى وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين سميت بذلك الاقترابها كما قال تعالى أزفة الازفه ليس لها من دون الله كاشفة والساعة قريبة جدا وكل آت فهو قريب وإن بعد مدى. والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا الثامن عشر يوم الجمع قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه سميت بذلك لأن الله يجمع فيه الناس جميعا كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس التاسع عشر الحاقة قال تعالى الحاقة مالحاقة سميت بذلك كما يقول ابن كثير لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد قال البخاري في صحيحه هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور الحقة والحاقة واحد وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري هذا أخذه من كلام الفراء قال في معاني القرآن الحاقة القيامة سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور ثم قال الحقة والحاقة كلاهما بمعنى واحد قال الطبري سميت الحاقة لأن الأمور تحق فيها وهي كقولهم ليل قائم وقال غيره سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء يقال حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته وقيل لأنها حق لا شك فيه العشرون يوم التلاق قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق قال ابن كثير قال ابن عباس يلتقي فيه آدم وآخر ولده وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل الأغض والسماء والخالق والخلق وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم والمظلوم وقد يقال إن يوم التلاقي يشمل هذا كله ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قال آخرون الواحد والعشرون يوم التناد قال تعالى حاكي النصيحة مؤمن آل فرعون قومه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء الثاني والعشرون يوم التغابن. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سميا بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم ويارثون نصيب الكفار من الجنة هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة وقد أورد بعض العلمي اسماء أخرى غير ما ذكرنا وهذه الأسماء واخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصا فقد سموه بيوم الصدر أخذ من قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ويوم الجدال أخذ من قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم فقالوا من أسمائه يوم عسير ويوم عظيم ويوم مشهود ويوم عبيوس قمطرير ويوم عبوس قمطرير ويوم عقيم ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم يوم المآب ويوم العرض ويوم الخافضة والرافعة ويوم القصاص ويوم الجزاء ويوم النفخة ويوم الزلزلة ويوم الراجفة ويوم الناقور ويوم التفرق ويوم الصادع ويوم البعثرة ويوم الندامة ويوم الفرار ومنها أيضا يوم تبل السرائر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم تشخص فيه الأبصار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينطقون يوم لا ينفع من ولا بنون يوم لا يكتمون الله حديثا يوم لا مرد له من الله يوم لا بيع فيه ولا خلال يوم لا ريب فيه وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله قال القرطبي ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام والخزي والهوان والذل والافتقار والصغار والانكسار ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من الأسماء السر في كثرة أسمائه يقول القرطبي وكل عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسمائه وهذا ما هي كلام العرب ألا ترى أن السيف لبى عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمسمائة اسم وله نظائر فالقيامة لما, لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة الفصل الثاني إثناء الأحياء المبحث الأول النفخ في الصور هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه عج الحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم وهم فيه في حركة دائمة لا تهدأ ولا تتوقف وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من يشاء كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وفي الحديث ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال اولو من يسمعه رذل يلوط حوض ايلي قال فيصعق ويصعق الناس وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سرعه هلاك العباد حين تقوم الساعه فقال ولا تقومنا الساعه وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومنا الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومنا الساعه وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم النساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. المبحث الثاني: الصور الذي ينفخ فيه. الصور في لغة العرب القرن. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصور ففسره بما تعرف العرب من كلامها. ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان ومسند أحمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله عنهما قال. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور قال الصور قرن ينفق فيه قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ الصور جمع صورة وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأوراح ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن الصور بسكون الواو جمع صورة كما يقال سور المدينة جمع صورة والصوف جمع صوفة وبسر جمع بسرة وقالوا وقالوا المراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد فيها الأرواح وما ذكروه خطأ من وجوه الأول أن القراءة التي نصبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى الأيمة الذين يحتج بقراءتهم الثاني أن صورة تجمع على صور ولا تجمع على صور كما ادعى أبو عبيدة والكلبي قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ولم يعرف عن أحد من القراء أنه قرأها فأحسن صوركم الثالث أن الكلمات التي ذكرها ليست بجموع وإنما هي أسماء جموع يفرق بينها وبين واحدها بالتاء الرابع أن هذا القول خلاف ما عليه أهل الصنة والجماعة فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه الخامس أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم حيث فسره بالبوق ومخالف للأحاديث الكثيرة الدهلة على هذا المعنى السادس أن الله تعالى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فقد أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين ولو كان المراد بالصور النفخ في الصور التي هي الأبدان لما صح أن يقال ثم نفخ فيه أخرى لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة وما ذكره بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوتة أو من نور فلا نعلم في ذلك حديثا صحيحا والله أعلم المبحث الثالث النافخ في الصور قال ابن حجر العسقلاني اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع ووقع التصريح به في حديث وهب بن نبه وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريضة عند ابن مردويه مردوي وكذا في حديث الصور الطويل وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصوري مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصوري منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة أصبح إسرافيل أكثر استعدادا وتهيؤا للنفخ في الصور فقد روى ابن المبارك في الزهد والترمذي في سننه وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقى صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا وقال الترمذي حديث حسن وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة بما يدل على صحته المبحث الرابع اليوم الذي يكون فيه النفا تقوم الساعة في يوم الجمعة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة وفي حديث آخر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة وفيها يبعث العباد أيضا فعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضه علي ضواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير وفي مسند الطبراني الأوسط والحلية لأبي نعيم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأيام فعرض علي فيها يوم الجمعة فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها نكتة سوداء فقلت ما هذه قيل الساعة ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن ففي موطئ الإمام مالك وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس المبحث الخامس كم مرة ينفخ في الصور الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة والنفخة الثانية بالرادفة قال تعالى يوم ترجف الراجفة تسبعها الرادفة وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة وصرح بالنفخ بالصور في الثانية قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون وقد جاءت الأحاديث النبوية مصجحة بالنفقتين صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فأول من يسمعه رجل يلوت حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون وأخرج البيهقي بسرد قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصاقة وفيه النفخة. وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من أهل العلم منهم القرطبي وابن حجر العسقلاني. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات وهي نفخات الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وممن ذهب هذا المذهب ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفارني وحجة من ذهب هذا المذهب أن الله ذكر نفخات الفزع في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما احتج ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث كحديث الصور وهو حديث طويل أخرجه الطبري وفيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أن هذه نفخة ثالثة إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصل معا من النفخة الأولى وجاء في تذكرة القرطبي ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان لها أي فزعوا فزعا ماتوا منه أما حديث الصور فهو حديث ضعيف منصرب كما يقول الحجة في علم الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونقل تضعيفه عن البيهقي وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن النفخات يوم القيامة اربع الأولى نفخة إماتة والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد والضابعة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح, ليس بواضح بل هما نفختان فقط ووقع التغير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يموت ممن استثنى الله والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه من غشي عليه والله اعلم المبحث السادس الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور اخبرنا الباري جل وعلا ان بعض من في السماوات ومن في الارض لا يصعقون عندما يصعق من في السماوات ومن في الارض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وقد اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الحق تبارك وتعالى بالاستثناء في قوله إلا من شاء الله واحد فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة لأن الملائكة في اعتقاده أجسام لا أراح فيها فلا يموتون أصلا وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يسلم له فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى وهم عبيد مربوبون مقهورون خلقهم وهو قادر على إماتتهم وأحيائهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت اثنان وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أضاف إليه بعض أهل العلم حملة العرش وصحة هذا متوقف على أهالي رووها وأهل العلم بالحديث لا يصححون مثلها ثلاثة وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شاقلة من الحنابلة والضحاك بن مزاحم خزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت أربعة وقد جنه أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت فإن الإنسان يموت مرة واحدة قالت تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه ضوح فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد وخروجها منها ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها, وزوالها لأن النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزق معذبة أو منعمة أما إذا فسرنا الصعق بالغشي فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون داخلة في من استثنى الله تبارك وتعالى فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه فيصعق كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه وخرز موسى صعقا وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص ففي حديث أبي هريرة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك أكذلك كان أم بعد النفخة ورواه في موضع ثالث بلفظ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله وهذا الحديث صريح في أن الموتى يسعقون فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين يسعق فغيره أولى بالسعق وقد ذهب بعض آله العلم إلى أن الذي يسعق سعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات وأضاف إليهم آخرين من الأنبياء والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء كما يقول شيخ القرطبي أحمد بن عمر أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فريحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا كان هذا حال الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المغدس وفي السماء وخصوصا بموسى وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيب عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفق في الصور نفخات الصاق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشي البيهقي فقال في صعق الأنبياء ووجهوا عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى ممن استثنى الله فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب مواقع في صعقة الطور وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون ولا يكونون داخلين في الاستثناء وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله وعزاه ابن حجر إلى البيهقي فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذا حق وإن كان المراد استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كما دل عليه حديث موسى فالأمر ليس كذلك وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد قال القرطبي صاحب التذكرة قال شيخنا أبو العباس والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل وقال فلوتينيا وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة لمن في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول الغيرهم ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى وهل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله أعلم ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أبا أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت أو الولدان والحور العين في الجنة أو موسى ثم بين سر إنكاره لهذا فقال أما الأول فإن حملة العرش ليس من سكان السماوات ولا الأرض لأن العرش فوق السماوات كلها فكيف يكون حملته في السماوات وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات وكذلك القول الثاني لأن الولدان والحور العين في الجنان و... والجنان وإن كان بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السماوات ودون العرش وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء وصرفه إلى موسى له وجه له لأنه قد مات بالحقيقة فلا يموت عند نفخ الصور ثانية ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات لأن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها فلا معنى لاستثنائه منها والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم والذي اختاره أن الغشة التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث على أحد الاحتمالين عنده ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب قال القرطبي قال شيخنا أحمد بن عمر وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة بعد النفخة الثانية نفخة البعث ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل أن يكون موسى عليه السلام مما ممن لم يمت من الأنبياء وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات والأرض وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صعقة تكون بعد البعث وهي المرادة بقوله تعالى فذضهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون والله أعلم بالصواب قال رحمه الله الفصل الثالث البعث والنشور المبحث الأول التعريف بالبعث والنشور المراد بالبعث المعاد الجسمني وأحياء العباد في يوم المعاد والنشور مرادف للبعث في المعنى يقال نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أحياه فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وأحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أرسات فيقوم الناس لرب العالمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من السماء فتنبت منه أجساد العباد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا اصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان أحد رواه الحديث هو الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وإن بات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل انبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا ولذا فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات عقب نزول الغيث قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقال في موضع آخر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسغناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ولاحظ في كلا الموضعين قوله كذلك نخرج الموتى كذلك النشور فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء ونحن نعلم أن النبات يتكون من بدور صغيرة تكون في الأرض ساكنة هامدة فإذا نزع عليها الماء تحضكت الحياة فيها وضربت بجذورها في الأرض وبسقت بسوقها إلى السماء فإذا هي نبتة مكتملة خضراء والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل هذا العظم هو عجب الذنب وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل العجز وأصل الذنب ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة ولمسلم طرف في عجب الذنب قال إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة قالوا أي عظم هو يا رسول الله قال عجب الذنب وفي رواية له وللموطئ وأبي داود والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب فقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبه البلا والفناء الذي يصيبه أجساد العباد ففي الحديث الذي يرويه أبي أوداوود وصححه ابن خزيمة وغيره إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء المبحث الثاني البعث خلق جديد يعيد الله العباد أنفسهم ولكنهم يخلقون خلقا مختلفا شيئا ما عما كانوا عليه في الحياة الدنيا فمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة أو النار وإقامة لا ظعن فيها وخلود لا موت في أجساد لا تموت ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ومن ذلك ابصار العباد ما لم يكونوا يبصرون فإنهم يبصرون في ذلك اليوم الملائكة والجن وما الله به عليم. ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبسقون ولا يتغوطون ولا يتبولون. وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذين كانوا في الدنيا يقول نتيمية رحمه الله تعالى أن نشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتمثلان ويتشابهان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخذ ولهذا جعل المعاد هو المبدأ وجعله مثله أيضا فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو وباعتبار بمعيد النشأتين من الفرق فهو مثله وهكذا كل ما أعيد فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد المبحث الثالث أول من تنشق عنه الأرض أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي استفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فافاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل وفي روايات لهما فإنه ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفق فيه أخرى فأكون أول من يبعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقات الطور أم بعث قبلي المبحث الرابع حشر الخلائق جميعا إلى الموقف العظيم سمى الله تعالى يوم الدين بيوم الجمعة، لأن الله يجمع العباد فيه جميعا قال الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ويسوي في هذا الجمع الأولون والآخرون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقدرة الله تحيط بالعباد فالله لا يعجزه شيء وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الاتيان بهم إن هلكوا في أجواز الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض وإن أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة أو أسماك البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض كل ذلك عند الله سواء أينما تكون ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وكما أن قدرة الله محيطة بعباده تأتي حيثما كانوا فكذلك علمه محيط بهم فلا ينسى منهم أحد ولا يضل منهم أحد ولا يشذ منهم أحد لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس والجن والملائكة ولا حرج على من فقها منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا وقد اختلف أهل العلم في حسر البهائم فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن ذلك كائن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما ذل عليه الكتاب والسنة قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة في ذلك قال القرطبي واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها وقاله الضحاك وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البهائم تحشر وتبعث وقال أبو ذر وأبو هريرة وعمر بن العاص والحسن البصري وغيرهم وهو الصحيح لقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت وقوله ثم إلى ربهم يحشرون قال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا المبحث الخامس صفة حشر العباد يحشر العباد حفاة عرات غرلا أي غير مقتودين فبصحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشرون حفاة عراتا غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين وعندما سمعت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه وقد جاء في بعض جنصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال شيخ ناصر الدين فيه وهو كما قال وقد وفق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه الأول أنها تبل بعد قيامهم من قبورهم فإذا وافوا الموقف يكونون عراتا ثم يلبسون من ثياب الجنة الثاني أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون غسوة كل إنسان من جدس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا, لبسوا من ثياب الجنة الثالث أن المراد بالثياب هنا الأعمال أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقال وثيابك فطاهر واستشهد البهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ممات عليه وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه ولا يبقه منه أن العبد يبعث في ثيابه التي كفن فيها أو مات فيها وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفر واليقين والشك كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا ففي صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محريم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبئة والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على التوحيد ثم يبعث يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة الممحة السادس كسوة العباد في يوم المعد ذكرنا فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراتا غرلا كما صحت بذلك الأحاديث ثم يكسى العباد فالصالحون يكسون الثياب الكريمة والطالحون يسربلون بسرابه القطران ودروع الجرب ونحوها من البلابس المنكرة الفضيعة وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل قال ابن حجر وأخرج البهيقي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث الباب وزاد وأول من يكسى من الجنة إبراهيم يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش ثم يؤتى به فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منه فتعجر له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه ويحتمل لأنه كما جاء في الحديث أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظا لفرجه من أن يماس مصلاه ففعل ما أمر به فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة ويحتمل أن يكون الذين القوا في النار جردوه ونزعوا ثيابه على اعين الناس كمن يفعل بمن يراد قتله فجزى, فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس الأشهاد وهذا أحسنها الفصل الرابع أرض المحشر الأرض التي يحشر العباد ربنا تبارك وتعالى عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه الأرض قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد قال الخطابي العفر بياض ليس بناصع وقال عياض العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلة فقال ابن فارس معنى عفراء خالصة البياض والنقي بفتح النون وكسر القاف أي الدقيق النقي من الغش والنخال والمعلم العلامة التي يهتدى بها إلى الطريق كالجبل والصخرة أو ما يضعه الناس دالا على الطرقات أو على قسمة الأراضي وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي سقناه هنا فرواه صاحبا الصحيحين فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض قال تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة لم يسّك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة ورجاله رجال صحيح وهو منقوف وأخرجه البهقي من وجه آخر رفوعا وقال المنقوف أصح وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة ورجاله موثقون أيضا فعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن أكريمة قال بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها وفي حديث الصور الطويل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويشطحها ويمدها مد الأديم العكاضي لا ترى فيها عواجا ولا أمت ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها وما كان على ظهرها كان على ظهرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتها فحسب فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرد المنقوف عليه قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الخلائق ومن ذلك حديث جابر رفعه تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على الزهري في صحابيه ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض قال يزاد فيها وينقص منها ويذهب وكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وتمد مد الأديم العكاضي الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات أفاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يا رسول الله فقال على الصراط وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدر الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر والمراد بالجسر الصراط الفصل الخامس المكذبون بالبعث والأدلة على أنه كائن المبحث الأول المكذبون بالبعث والنشور كذب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور وبعض الذين قالوا بإثباته صوروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل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 وَأُلَاهَاكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَقَالَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَياةُ الْدُّنيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِنَّ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيسَ أَذَابِ الْحَقِّ قَالُوا بَلَى رَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقال وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقهم مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة والنصوص في ذلك كثيرة وقد تعرض شيخ الإسلام الجثمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من اليهود والنصارى والصابعة والفلاسفة ومنافقي, ومنافقي هذه الأمة فقال الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة ويزعمون أهل أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح وهم يقيرون مع ذلك بحسج الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها وأما طوائف من الكفار وغيضهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقيرون بحسج أرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط وطوائف من الكفار والمسركين وغيرهم ينكرون المعادة بالكلية فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد فرد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا تاما غاية التمام والكمال وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لتفهم المعاذي الروحاني وهؤلاء مثل قرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين الإسلام وطائفة لمن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفى وغيرهم أو منافق وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر أن باطلية الفلاسفة يفسرون ما وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها وحقيقة قول هذا أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق ما في المعاد وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك سمى شيخ الإسلام بن هذا الصنف من المتفلسفه المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد بأهل التخييل وقال فيهم فاهل التخييل هم المتفلسفه ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق ولا هذا الخلق ولا أوضح الحقائق ويمكن أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف الأول الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية ومنهم الشيعيون في عصرنا وهؤلاء ينكرون سدود الخلق عن خالق فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية ومنكرون لوجود الخالق أصلا ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد بل يناقشون في وجود الخالق ووحدانيته اولا ثم يأتي المعاد بعد ذلك لأن الإيمان بالمعاد فرع فرع الإيمان بالله الثاني الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وهم القائلون فيه ما حكاه الله عنهم فإذا كنا ترابا آباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن آباؤنا من قبل إنها إن هذا إلا أساطير الأولين وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يدعون أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال وساق لهم الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور وأنه لا يعجزه شيء ومن هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادوقين. يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار الثالث الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية المبحث الثاني أدلة البعث والنشور الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ودلى عليه دلالة قاطعة والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصديقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد وكذا وكما ذكر القرآن الإدلة عليه أرد على منكريه وبين كذبهم وافتراءهم والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه على صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور فإن العقول لا تمنع وقوعه والأنبياء لا يأتون بما تحيل به العقول وقوعه وإن جاءوا بما يحير العقول ولذلك قال علماؤنا الشرائع داتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم المبحث الثاني أدلة البعث والنشور الإيمان بالمعاد جبه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ودل عليه دلالة غاطعة والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد وكما ذكر القرآن الأدلة عليه رد على منكريه وبيان كذبهم وافتراءهم والفضرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور فإن العقول لا تمنع وقوعه والأمبياء لا يتون بما تحيل العقول وقوعه وإن جاءوا بما يحير العقول ولذلك قال علماؤنا الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم أولاً إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك فمن آمن بالله وصدق برسوله الذي أرسل وكتابه, وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وقد نوع الحق تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب واحد بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا بإن أو بإن واللام كقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد فيها وقوله وإن الساعة لآتية في الصحي الصفحة الجميل وقوله إنما تعدون لآت وقوله إنما تعدون لواقع اثنان وفي مواضيع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله والذاريات دروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع وقوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ثلاثة وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث وتحققه وذلك في معرض الرد على المكذبين به المنكرين له كقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقوله ويستنبئونك حق هو قل اي وربي إنه لحق وقوله زعم الذين كفروا اللين يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أربعة وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد كقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وقوله ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وقوله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون خمسة وأحيانا يمدح المؤمنين بالمعاد والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ملذٍك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وقوله اللفظ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقوله ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ستة وأحيانا يخبر أنه وعد صادق وخبر لازم وأجر لا شك فيه ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوم لا يجزي والد عون والده ولا مولود هو جاز عون والده شيئا إن وعد الله حقا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وقوله إنما توعدون لصادق سبعة وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه كقوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله اقتربت الساعة وانشق القمض ثمانية وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم ويذم الآلهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقوله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تسعة وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العبادة ويذهلهم سهل يسير عليه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه ثانيا الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول فنحن نشاهد في كل يوم حياة جديدة تخلق أطفال يولدون وطيور تخرج من بيضها وحيوانات تريدها أمهاتها وأسماك تملأ البحر والنهر يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل فالقادر على خلقهم قادر على إعادة خلقهم وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة ويقول الإنسان آئذا ما ميت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول لإنسان فأبونا آدم خلقه الله من تراب فالقادر على جعل التراب بشرا سويا لا يعجزه أن يعيده بشرا سويا مرة أخرى بعد موته ويذكر أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم فإنه خلقنا من سلالة من ماء مهين تحول هذا الماء فأصبح نطفة ثم صارت النطفة علقة ثم تحولت إلى مضغه إلى أن نفغ فيها الروح وجعلها إنسانا سويا فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم قادر على إعادة الخلق وإحياء الموتى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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 في كيفية بدء الخلق ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة. أو لم يروا كيف يودئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثالثا القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما هو دونه قبيح في نظر البشر أن يرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل, حمل عظيم ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديدا بأس قويا لا يقال له إنك لا تستطيع أن تسرع هذا الهزيل الضعيف ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء بيت صغير ولله المثل الأعلى فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس فكيف يقال الذي خلق السماوات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق ما دونها قال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا وقال ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموت بل إنه على كل شيء قدير وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص فإن من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك وقال شارح الطحاوية أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما يحيى ظهما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى رابعا قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال الذين يكذبون من يرون هلاك العباد ثم فنائهم في التراب فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة وقالوا أيدا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض تقول ضل السمن في الطعام إذا ذاب وانمع فيه وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال ولذا فإنه يميت ويحيي ويخلق يثني ويخرج الحي من الميت والميت من الحي إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فأليق الإصباح وجعل الليل سك نام والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم من الحبة الجاملة الصماء يخرج الله نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوبا جاملة ميتة ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحدكة المغاردة التي تنطلق في أجواز الفضاء إن تقلب العباد موت فحياة ثم حياة فموت دليل على عظي دليل عظيم على قدرة الله تعالى تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله تعالى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 إنما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون والذي ضرب المثل احد ملاحده العرب وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر الملحد جاء بعظم بال ثم فتته ثم فنفخه ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا فانزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معيرا هذا الكافر بجهله وضلاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم فإنه لو كان لبيبا عاقلا لم يسأل هذا السؤال لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على السؤال وقد وضح وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية فقال وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم واحد فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل شيء عليم فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيى العظام وهي رميم اثنان ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عاد طبيعتها باردة يابسة والحياة لا بد أن تكون مادتها وحملها طبيعة هارة رطبة بما يدل على أمر البعث ففيه الدليل والجواب معه. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر المنتلئ بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم ثلاثة ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر, على أن يحيى أقدر عليه أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى أربعة ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لابد معه من آلة ومعين بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده إنما امره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون خامسا إحياء بعض الأموات في هذه الحياة شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية ثم شاهدوا الحياة تدب في بعض الجماد وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات الباهرة فمن ذلك أن قام موسى قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون ثم بعثهم بعد موتهم فأخذتكم الصعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقتل بنوا إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله وهم ينظرون فأخبر عن من قتله فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وأخبرنا عن الذين فضوا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت فأماتهم الله ثم أحياهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فلما سئل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم وبعد إحيائه أحيى الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق الإضام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم ثم تنفخ روح أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليما لم يفسد ولم يتعفن وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها ثم يفرق أجزاءها على عدة جباب ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح وانطلقت محلقة في الفضاء وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وكان يحيي الموتى بإذن الله فقد قال لقومه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئه وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع ثم من بعد تلك المتطاولة ثم لنعلم أي أحصى لما لبثوا وكذلك قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول بقدرة الله إلى ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصية والحبال على كثرتها فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما هي سادسا قد ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهاملة والعظام البالية بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير وقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون سابعا حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا فالله خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به فمن العباد من استقام على طاعة الله وبدل نفسه وماله في سبيل ذلك ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغى أفيا ليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا لحكمة وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد ولا بين مصير التقي والفاجر وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار يقول رحمه الله الفصل السادس القيامة عند الأنبياء وفي كتب أهل الكتاب المبحث الأول اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد الإيمان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعا وأتباعهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها والقرآن وهو كتاب الله المحفوظ الذي لم يغير ولم يبدل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرفوا أممهم بالقيامة ومشروهم بالجنة وأنذروهم بالنار ويدل على ذلك أمور واحد أخبر القرآن عن جميع الأشخياء الكفار أهل النار أنهم يقرون بأن رسولهم أنذرتهم باليوم الآخر كلما لما فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقل لما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال وسيقال الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فالكفار جميعا عندما يسألون عند وردهم النار يقرون بأن رسولهم خوفتهم لقاء ذلك اليوم ولكنهم كفروا وكذبوا وهذا الذي قررته الآيات السابقة تبينه الله في غير موضع من كتابه فقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحداً لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من أجل ذلك عمد الرسالة كل البشر. وإم من أمة إلا خلا فيها نذير. اثنان. عندما أهبط الله آدم إلى الأرض عرضه بالبعث والمعد. قال هبطوا بعضكم لبعض عدو و في الأرض مستقر ومتع إلى حين. قال فيها تحيون فيها تموتون ومنها تخرجون. وعندما غضب الله على إبليس وطرده من رحمته طلب الإمهال إلى يوم البعث فأجاب الحق طلبه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ثلاثة وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة وضرب لهم الأمثال الدالة على وقوعه وحدوثه. فقد قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أربعة وأبو الأنبياء خليل الرحمن ذكر اليوم الآخر كثيرة ففي دعائه ربه لمكة وأهلها قال رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وفي دعائه لنفسه وأبيه والمؤمنين قال ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب وفي محاجته قومه فيما يعبدون بين أحقية ربه بالعبادة لأنه يطعم ويسقي ويميت ويحيي ويشفي المرضى ويغفر الذنوب في يوم الدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وجاء في محاورة موسى لفرعون منها غلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخريجكم تارة أخرى ستة وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا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 7- وشعيب قال لقومه يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين 8- وجاء في دعاء يوسف ربه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أن ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني بالصالحين 9- وبعض أثباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث والنشور والنشور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 في فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التي جاء بها موسى خروا ساجدين وسبحوا مؤمنين فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم فاعتصموا بالله ربهم ولم يلتفتوا إلى تهديد أو وعيد وأجهبوا قائلين إنا آمدنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها وذلك جزاء من تزكى المبحث الثاني نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها بذكر اليوم الآخر والتخويف منه والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في جنات النعيم والتحذير من النار وأهوال القيامة إلا أن هذه الكتب طرأ عليها تحريف كثير وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر واحد ففي التورات الذي تنسب إلى موسى لنجد إلا نصا واحدا يصجح بيوم القيامة وهو في التورات السامرية صريح للغاية ولكنه في التورات العبرية يحتمل معنائي ففي سفر التثنية لاشتراع الإصحاح الثاني وثلاثون أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين من التوراة السامرية أليس هو مجموعا عندي مخطوما في خزائني إلى يوم الانتقام والمكافأة وقت تزل أقدامهم وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا أليس ذلك مكنوزا عندي مخطوما عليه في خزائني لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم الانتقام والمكافأة أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا ويجيز أن يكون في الآخرة ولذلك فإن الصادقيين من اليهود الذين لا يؤمنون إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور لعدم وجود دلالة تدل على البعث والنشور أما أسفر الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث والنشور وكذلك الأناجيل اثنان ففي سفر دانيال كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدية ثلاثة وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول مثل الغنم إلى النار يساقون الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون غداة وصورتهم تبلى والهاوية مسكن لهم أربعة وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر فقد جاء فيه ومات الغني ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب فالمقبور من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار والهاوية هي النار خمسة وفي إنجيل متى فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير لك من أن تدخل الحياة أعرش أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك في النار الأبدية ولك يدان أو رجلا ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برنابا فقد تحدث عن أهل الجنة وأنهم يأكلون ويشربون ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة والحزب الآخر وهم الصادقيون لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة والنار وقد ذكر إنجيل متى أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاءوا إلى عيسى وجدلوه في القيامة في ذلك اليوم جاء إليه الصادقيون الذين يقولون لا قيامة وأجاب عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل أذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة فقال له عيسى عليه السلام احذر يا بطرس من أن تصير صدقيا فإن الصدقيين يقولون إن الجسد لا يقوم أيضا وإنه لا توجد ملائكة لذلك حرم على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح فحسب وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلسفة والفرق الباطنية الضالة الفصل السابع أهوال يوم القيامة المبحث الأول الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم يوم القيامة يوم عظيم أمره شديد هوله لا يلاقي العباد مثله ويدل على عظم هوله أمور الأول وصف الله لذلك اليوم بالعظم وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك ليكون أعظم مما نتصور وأكبر مما نتخيل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وصفه في موضع آخر بالثقل وفي موضع ثالث بالعصر. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير الثاني الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم والحامل تسقط حملها والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عام ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولشدة الهول تشخص أبصار الظالمات في ذلك اليوم فلا تطرف لشدة الرعب ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئا ولا تعقل شيئا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفلتهم هواء وترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى حناجرهم فلا تخرج ولا تستقر في مكانها وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ومعنى كاظمين اي ساكتين لا يتكلمون واصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال قلوب يومئذ مواجفة أبصارها خاشعة وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من أهوال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد شيبا السماء منفطر به كان مفعولا الثالث انقطاع علائق الأنساب في يوم القيامة كما قال تعالى فإذا انفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فكل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه ولا يلتفت إلى غيره بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كما قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يومئذ شأن يغنيه وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون الرابع استعداد الكفار في يوم الدين لبدل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب فلو كانوا يملكون ما في الأرض لفتدوا به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به بل لو كان الكافر ضعف ما في الأرض لفتدى به والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهبا وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك فإن الله لا يقبل منه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك ويصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لو دفع بعز الناس عنده في النار لينجو وهو من العذاب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاق الخامس ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته طوله قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة وقد ثبت بإسناد حسن وقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة وبذلك قال الحسن والضحاك وابن زيد ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من النهار كما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار قال ابن كثير, قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يقول تعالى مذكرا للناس, مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدافهم إلى عرصات القيامة ويوم يحشرهم كقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون إذا يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة كقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاب دين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون المبحث الثاني بعض معالم أهوال القيامة يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم الذي تشده الناس التي تشده الناس وتشد أبصارهم وتملك عليهم نفوسهم وتزلزل قلوبهم ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمر الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب الأرض وجبالها والسماء ونجومها وشمسها وقمرها. يحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك، وأن الجبال تسير وتنسف، والبحار تفجر وتسجر والسماء تشقق وتسمور، والشمس تكور وتذهب، والقمر يخفف والنجوم تنكدر ويذهب ضوءها وينترض عقدها. وسأذكر بعض النصوص التي تصور وقائع ذلك اليوم تلك الأهوال ثم أذكر ما يحدث لكل واحد من العوالم عظيمة في ذلك اليوم. المطلب الأول قبض الأرض وطي السماء يقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه كما قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما عم يشركون وقد أخبرنا في موضع آخر عن كيفية طيه للسماوات فقال يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين قال ابن كثير والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة قاله علي بن أبي الطلحة والعوفي عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللواء فعلى هذا سيكون معنى الكلام يوم تطوى السماء كطي سجل الكتاب، أي على الكتاب بمعنى المكتوب وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلعت عليه النصوص القرآنية ومبينة فائدة أخرى وهي ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض وطيه السماء فبالحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويفو السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطول الأرض بشماله وفي رواية يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك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 والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وهذا القبض للأرض والطي للسماوات يقع بعد أن يفني الله خلقه وقيل إن المنادي ينادي بعد حصر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عليها لم يعص الله عليها واختاره أبو جعفر النحاس قال والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بتأويل وقال القرطبي والقول الأول أظهر لأن المقصود إظهار في بالملك عند القطاع دعوى المدعين وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب كل ملك وملكه وكل جبار ومتكبر وملكه وانخطع سنسبهم ودعاويهم وهذا أظهر المطرب الثاني دك الأرض ونسف الجبال يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا ثابتة وما عليها من جبال صم راسية تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا دك، وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم كما قال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعده يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى هال من أعلى وأخبر في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن والعهن هو الصوف كما قالت عالى وتكون الجبال كالعهن وفي نص آخر مثلها بالصوف المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها ويسوي الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع ولا منخفض وعبر القرآن عن إزالة الجبال بتسييرها مرة وبنصفها أخرى وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فكانت سرابة وقال في نصفه لها وإذا الجبال نصفت ثم بين الحق حال الأرض بعد تسيير الجبال ونصفها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا المطرب الثالث تفجير البحار وتسجيرها أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا وتعيش في باطنها عوالم هائلة من الأحياء وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة فإنها تفجر في ذلك اليوم وقد علمنا في هذا العصر الهول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي هي أصغر من ذرات الماء فكيف إذا فجر الذرات المياه في هذه البحار العظيمة عند ذلك تسجر البحار وتشتعل نارا ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال كيف يكون منظرها واللهب يرتفع منها إلى أجواز الفضاء قال تعالى وإذا البحار فجرت وقال وإذا البحار سجرت وقد ذهب المفسرون قديما إلى أن المراد بتفجير البحار تشقق جوانبها وزوال ما بينها من الحواجز واختلاط الماء العذب بالماء المالح حتى تصير بحرا واحدا وما ذكرناه أوضح وأقرب فإن التفجير بالمعنى الذي ذكرناه مناسب للتسجير والله أعلم بالصواب المطلب الرابع موران السماء وانفطارها اما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا وتسر قلوبنا فإنها تمر مورانا وتضطرب اضطرابا عظيما يوم تمور السماء مورا ثم تنفطر وتتشقق إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية كالقصر العظيم المتين البنيان الراسخ الأركان عندما تصيبه الزلازل تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب وتأخذ السماء في التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وتارة صفراء وأخرى خضراء ورابعة زرقاء كما قال تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس الورد والفرس الورد كما يقول البغوي تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد تغير لونها وقال الحسن البصري في قوله وردة كالدهان أي تكون ألوانا المطرب الخامس تكوير الشمس وخصوف القمر وتناثر النجوم أما هذه الشمس التي نراها تشريق كل صباح فتغمر أرضنا بالضياء وتمدنا بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبدالنا وما يدب على الأرض من أحياء وما ينمو فيها من نبات فإنها تجمع وتكور ويذهب ضوءها كما قال تعالى إذا الشمس كورت والتكوير عند العرب جمع الشيء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض وإذا جمع بعض الشمس على بعض ذهب ضوءها ورمى بها أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا ثم يتكامل ويتنامى حتى يصبح بدرا جميلا بديعا يتغنى بجماله الشعراء ويونس المسافرين حتى يسيضون في الليل فإنه يخسف ويذهب ويذهب ضوءه فإذا برق البصر وخسف القمر أما تلك النجوم المتناثرة في القبة السماوية الزرقاء فإن عقدها ينفرط فتتناثر وتنكدر وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت والانكدار الانتثار وأصله في لغة العربي الانصباب المطلب السادس تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة قال القرطبي روى التلمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 بعد نشر صحفهم وقراءة كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه قال الله تعالى إذا السماء انشقت وقال إذا السماء فطرت وقال ويوم تشقق السماء بالغمام فتراها وهية منفطرة متشققة كقوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا فأكون الغمام سترة بين السماء والأرض وقيل إن الباء بمعنى عن أي تشقق عن سحاب أبيض ويقال إن شقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن وتتشقق لما يريد الله من نغض هذا العالم ورفعه وقد قيل إن السماء تتلون فتصفر ثم تحمر أو تحمر ثم تصفر كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة ثم إلى الغبرة قالوا الحليمي وقوله تعالى إذا الشمس كورت قال ابن عباس رضي الله عنه تكويرها إدخالها في العرش وقيل ذهاب صفوها قال الحسن وقتادة وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقال أبو عبيدة كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى وقال الربيع بن خثيم كورت رمي بها ومنه كورته فتكور أي سقطة قلت وأصل التكوير الجمع مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها أي لاثها وجمعها فهي تكور ثم يمحو ضوءها ثم يرمى ثم يرمى بها والله أعلم. وقوله تعالى وإذا النجوم كدرت أي انتثرت قيل تناثر تتناثر من أيد الملائكة لأنه يموتون وفي الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة. بسلاسل بأيدي الملائكة وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كدرت تغيرت وأصل الانكدار الانصباب فتسقط في البحار فتصير معها نيرانا إذا ذهبت المياه وقوله وإذا الجبال سيرت هو مثل قوله ويوم نسير الجبال أي تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيبا مهيلا أي رملا سائلا وتكون كالعهن وتكون هباء منبثا وتكون سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء وقيل إن الجبال بعد اندكاكها أنها تصير كالعهن من حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل قال الحليمي هذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين السماء والأرض فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في احماء جهنم أثر أثر في كل واحد من السماء والأرض ما ذكر. وقوله واذا العشار عطلت أي عطلها أهلها فلم تحلب من الشغل بأنفسهم والعشار الإبل الحوامل واحدها عشر وهي التي اتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما يكون على العرب فأخبر أنها تعطل يوم القيامة ومعناه معناه أنهم إذ قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم لم يعبأوا بها ولم يهمهم أمرها ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملك الناس ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنيا وأهل العشار يرونها فلا يجدون إليها سبيلا وقيل العشار السحاب يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا ينطر، وقيل العشار الديار تعطل فلا تسكن وقيل الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع والقول الأول أشهر عليه من الناس الأكثر وقوله وإذا الوحوش حشرت أي جمعت والحشر الجمع وقد تقدم وقوله وإذا البحار سجرت أي أوقدت وصارت نارا رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة غار ماءها فذهب وقال الحسن والضحاك فاضت قال ابن أبي زمنين سجرت حقيقته ملئت فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا وهو معنى قول الحسن ويقال إن الشمس تلف ثم تلقى في البحار فمنها تحمى وتنقلب نارا قال الحليمي ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذ تكون أكثرها لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة فإذا كورت وألقيت في البحر فصارت نارا ازدادت امتلاء وقوله إذا النفوس زوجت تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة شيعتها اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس وكل من كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين وقال عكرمة المعنى تقرن بأجسادها أي ترد إليها فقيل يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان وقيل يقرن المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين وقوله وإذا الموؤودة سئلت يعني بنات الجهلية كانوا يذفنونهن أحياء لخصلتين إهداهما كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فألحق البنات به الثانية مخافة الحاجة والإملاق وسؤال الموؤودة على وجه التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب لم ضربت وما ذنبك وقال الحسن أراد الله أن ينبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب وبعضهم يقرأ وإذا الموؤودة سألت تعلق الجاهرية بأبيها فتقول بأي ذنب قتلتني فقيل معنى سئلة يسأل عنها يسأل عنها كما قال إن العهد كان مسؤولا وقوله وإذا الصحف نشرت أي للسحاب وسيأتي وقوله وإذا السماء كشطت قيل معناه طويت كما قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب أي كطي صحيفة على ما فيها فاللهم بمعنى على يقال كشطت أو يقال كشط السقف أي قلعته فكان المعنى قلعت فطويت والله أعلم والكشط والقشط سواء وهو القلعة وقيل السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الصحابة من اسمه من اسمه سجل وقوله وإذا الجحيم سعرت أي أوكلت وقوله وإذا الجنة أزلفت أي قربت لأهلها وأذنيت علمت نفس ما أحضرت أي من عملها وهو مثل قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت ومما قيل في وصف اهوال ذلك اليوم شعرا مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأذنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور واذا البحار تفجرت من خوفها ورايتها مثل الجحيم تفور واذا الجبال تقلعت باصولها فرايتها مثل السحاب تسير واذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة احشرت وتقول للأملاك أين تسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور وَإِذَا الْجَلِيلُ تَوَسَّمَ أَبَى يَمِينِهِ طَيَّ السِّجِلَّ كِتَابَهُ الْمَنْشُورُ وَإِذَا الصَّحَائِفُ نُشِرَتْ فَتَطَايَرَتْ وَتَهَتَّكَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ سُطُورُ وَإِذَا السَّمَاءُ تكَشَّطَتْ عَنْ أَهْلِهَا وَرَأَيْتَ أَفْلَاكَ السَّمَاءِ تَدُورُ وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهوره؟ المطلب السابع المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم يقول حارث المحاسبي رحمه الله وصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله ثم لم يفجأ روحك إلا, إلا بالنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم فتوهم كيف وقوع الصوت في سمعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة للعرض على ذل جلال والإكرام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 وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق حراتا حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراتا حفا قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرة بعد عدوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه ثم أقبلت الوحوش من البرار وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بنية نابتها ولا خطيئة أصابتها فتوهم إقبالها بذلها في ذلك اليوم العظيم ليوم العرض والنشور وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت, حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه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 وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها فبينما أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها بعظمها من فوق رؤوسهم وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام فيا هول صوت انشقاقها في سمعك ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق ويتفطر فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها فأذهبها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل الكبير فكانت وردسا كالنهان يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعن فبين ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب فانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم، وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنتي العرض عليه والسؤال بين يديه، فتوهم تحدرهم من السحاب بعظم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم، وشدة فرقهم منكسين لدل العرض على الله عز وجل، فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا امضوا بهم ومسألتهم إياهم أفيكم ربنا ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم ان يكون فيهم فنادوا بأصواتهم تنزيها لما توهمه أهل الأرض سبحان ربنا ليس هو بيننا ولكنه آت من بعد حتى يأخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذلك اليوم فتوهمهم وقد تسربن بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم ثم كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضع بالعدد وعظم الأجسام وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا واحدا حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع قسيت الشمس حر عشر سنين وأذنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين فمن بين مستظل بضل العرش وبين مضحو بحر الشمس قد صهرت بحرها واشتد كربه وخلقه من وهجها ثم, الأمم ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضهم بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل وقال مرة إن الكافر يقوم يوم القيامة في بحر رشعه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام متفق عليه وعن عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم وقال علي من طول القيام قال جميعا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 وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون ولا ينظرون في أمورهم عن قتادة أو كعب قال يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون مقدار ثلاثمائة عام وقال سمعت الحسن يقول ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكله ولم يشربوا فيها شربه حتى اذا قطعت أعناقهم من العطش واحترقت اجوافهم من الجوع صرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد حان حظها واشتد نفحها فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم ووقوفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده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 ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فآذن له ثم خط لربه ساجدا ثم فتح عليه بالمحامده وثناء عليه لما هو أهله وذلك كله بسمعك وأسمع الخلائق حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم الفصل الثامن أحوال الناس في يوم القيامة تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا وسنعرض هنا لثلاثة الكفار وعصاة الموحدين والأثقاء الصالحين المبحث الأول حال الكفار المطلب الأول ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد الخيامة يرى الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرات المجرمين في ذلك اليوم العظيم وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم واحد قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون والأجداث هي القبور والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأنهم يصعون إلى الأنصاب التي كانوا يعبدونها في الدنيا ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين كما كان حالهم عندما كانوا يقصدون الأنصاب بل هم أذي الله أبصارهم خاشعة والصار يعلوهم على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا اثنان وقال تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشع الأبصار أذلاء مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديهم ويدعوهم وتزيدنا بيانا بعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشور فحالهم في ذلك اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد المنتشر ويفيدنا النص أيضا اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم يقول الكافرون هذا يوم عسر ثلاثة ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والثبور عندما ينفخ في الصور متسائلين عمن أقامهم من رغدتهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيما فإذا تل الآيات السابقة بكى ثم قال إن القيامة ذهبت فضعتها بأوهام العقول أما والله لإن كان القوم في رغدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم فما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم كانوا منه فسموه رقادا وإن في القرآن لدليلا على ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيتها أربعا ويضيف نفس آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم فأبصارهم لشده الهول شاخصة جاحظه وافئلتهم خالية إلا من الهول الذي يحيط بهم قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مغنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئلتهم هواء يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأجزل له المثوبة في تفسير هذه الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ويسمع بوعيد الله ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المطروب لأخذهم الأخذة الأخيرة التي لا إمهال بعدها ولا فكاك منها أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع فتظل مبهودة مذهولة مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتهربك ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول مشهدهم مسرعين لا يلون على شيء ولا يلتفدون إلى شيء ضافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكة يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من القعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرون فهي هواء خاوية هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه حيث يقفون هذا الموقف ويعانون هذا الرعب الذي يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة مذهلا مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وعفيلتهم هواء فالسرعة المهرولة المدفوعة في الهيئة الشخصة المكروهة المشدودة مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار خمسة ويصور القرآن الفزع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يوم الموقف العظيم فيقول وأنذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين مال للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع والازيفة القريبة العاجلة هي القيامة واللوف يصورها كأنها زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة اللهتا وكأن من القلوب المكروهة المكروبة تضغط على الحناجر وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم والكظم يكربهم ويثقل على صدورهم وهم لا يجدون حميما يعطف عليهم ولا شفيعا ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب ستة وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم وإلههم مستكبرين عن عبادته وطاعته فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنين في الأصفاد مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النار وهل فضاعة حالهم وعظم ما يلقون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات وتعاين الذين كفروا بالله فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذ يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مقرنين في الأصفاد يقول مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد وهي الوثاق من غل وسلسلة واحدها صفد والسرابيل هي القمص التي يلبسونها والقطران المادة التي تطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب وقيل القطران النحاس سبعة وتدن الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد ولولا أنهم مخلوقون خلقا غير قابل للفناء لن وذابوا وتبخروا ولكنهم بعد الموت لا يموتون ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها ثم يرتفع فوق الأرض ويأخذهم على قدر أعمالهم فبصحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول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 وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقوهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آدانهم. ثمانية وعندما يضل الكفار العذاب والهوان الذي يصيبهم ويصيب أمثالهم من الكفرات المشركين يأخذهم الحسرة والندم ولكثرة حسرة العذاب سمى الله ذلك اليوم بيوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمرهم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعثه إليه واتباعه لأعداء الرسل فإنه يعض على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا تسعة وفي ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور وعدرهم غير مقبول فييأسون من رحمة الله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون عشره ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم الله ويجعلهم ترابا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فما بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية المنا المطلب الثاني إحباط أعمالهم أعمال الكفار قسمان قسم هو طيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك فهذه أعمال باطلة فاسلة لا يرجو أصحابها من ورائها خيرا ولا يتوقعون عليها ثوابا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 وقد ضرب الله في كتابه لهذا النوع من الأعمال أمثلة فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رأيه ماء ولكنه عندما يأتيه وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلة ويذهب ضمأه لا يجده شيئا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وشبهها في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة تهب على الزروع والثمر فتدمرها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون والصر البرد الشديد وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحريق أعمالهم الصالحة وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في كل مكان فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعد تفرقه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ولذلك فإن الله يجعل أعمال الكفار هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجئ يوم القيامة بأن عمله باطل ضائع ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية فإن فريقا منهم يجهدون أنفسهم بالعبادة وفعل الخيرات ويظنون أن ذلك ينفعهم عند الله تبارك وتعالى وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام ولكنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وعبدوا غير الله كل هؤلاء لا تنفعهم أعمالهم ولا يقيم لهم يوم القيامة وزنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 وقالوا لا طعام فيها ولا شراب وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا لأن كثيرا منهم يظنون أنفسهم على الحق ويجتهدون في العبادة وحقيقة الأمر أنهم خاسرون لأنهم يكفرون برسول الله الخاتم وكتابه المنزل مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من ربهم وإيمانهم بالمحرف من دينهم فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن لها ولا قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والأساس هو الإسلام فما لم يكن المرء مسلما موحدا فعمله مردود وسعيه موزور غير مشكور روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعمه المسكين فهل ذاك نافعه قال لا ينفع. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين المطلب الثالث تخاصم آل النار عندما يعين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب وما هم فيه من أهوال يمقتون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنيا بل تنقلب كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وفي ذلك اليوم يخاصم أهل النار بعضهم بعضا ويحاج بعضهم بعضا العابدون المعبودين والأتباع السادة المتبوع المتبوعين والضعفاء المتكبرين والإنسان قرينه بل يخاصم الكافر أعضاءه أما مخاصبة العابدين المعبودين ففي قوله تعالى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 قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون انهم يخاطبون الهتهم التي كانوا يعبدونها معترفين بضلالهم اذ كانوا يعبدونها ويسوون بينها وبين الخالق وقد خاب وخسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق وكل من عبد من, عبد من دون الله آلهة فقد سوى بين الخالق والمخلوق وهذا هو الظلم العظيم كما قال اللقمان لابنه وهو يعظوه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون أو عبدوا بغير رضاهم كالملائكة وصالح البشر فإنهم يتبرؤون من عابديهم ويكذبون ويكذبون زعم العابدين وافتضاءهم فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيس بها والذين طلبوها هم الجن كي يضلوا البشر ويبقوهم فهؤلاء الضالون عابدون الجن لا للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وعيسى بن مريم تبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله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 تتبرأ من عبدها وتكذبهم في دعواهم وتقرب عبوديتها لله ربها وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون وقال في موضع آخر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم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 فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون وهذا المذكور في هذه الايه هو تلاؤم اهل النار في عرصات القيامه فالأثباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطلة وتغرونها بمخالفة الحق كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات ولكن القادة ورجال الفكر والزعماء يرفضون هذا ويقولون لهم أنهم تتحملون نتيجة أعمالكم فقد اخترتهم الكفر ولم يكن لنا من سلطان عليكم إن طيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية ثلاثة أما مخاصمة الضعفاء لسارة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا يتسلطون على العباد وأشد الضعفاء وأزرهم ويعينونهم على باطلهم بالنفس والمال فقد ذكرها الله تعالى في قوله وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لهدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا لنا من محيص ولنذع الدعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأجزل له المثوبة يفسر لنا هذه الآيات الكريمة ولنعش معه في الظلال وبرزوا لله جميعا الطوات المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين ومعهم الشيطان ثم الذين آمنوا بالرسل يعملوا الصالحات برزوا جميعا مكشوفين وهم مكشوفون لله دائما ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ولا يسترهم ساتر ولا يقيهم واقل برزوا وامتلأت الساحة ورفعت الستار وبدأ الحوار فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء والضعفاء هم الضعفاء هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الديلون لله والضعف ليس عذرا بل هو الجريمة فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفا وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في الحرية التي هي ميزته ومناط تكريمه أو أن ينزل كارها والقوة المادية كائنة ما كانت لا تملك أن تستعيد إنسانا يريد الحرية ويستمسك بكرامته الآدمية فقصار ما تملك تلك القوة أن تملك الجسد تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه أما الضمير أما الروح أما العقل فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبع للمستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون الغير الله والله وخالقهم ورزقهم وكافلهم دون سواه لا أحد لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاء ولا لأنهم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مقاما كلا إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفا يلحق صفة الضعف بالضعفاء يلحق صفة الضعف بالضعفاء إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخاص خصائص الإنسان إن المستضعفين كثرة والطواغيت قلة فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة وما الذي يخضعها إنما يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة وقلة النخوة والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان إن الطغاة لا يملكون أن يستدلوا الجماهير إلا برابة هذه الجماهير فهي دائما قادرة على الوقوف لهم لو أرادت فالإرادة هي التي تنقص هذه القط... القطعان فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلة وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة والأدلاء هنا على مسرح الأخرة في ضعفهم تبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم أم لعلهم وقدر رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة وتعريضهم إياها للعذاب إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الضلة على كل حال ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وهو رد يبدو فيه البر والضيق لو هدان الله لهديناكم فعلامة الأمورنا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد إننا لم نهتدي ونضلكم ولو هدان الله لقدناكم إلى الهدى معنا كما قدرهاكم حين ضللنا إلى الضلال وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله فيعترفون الساعة بخدرته وكانوا من قبل ينكرونه وينكرونها واستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حِسَابًا لقدرة القاهر الْجَبَّارِ وإنما يتهربون من تبعات الضلال والإضلال براجع الأمر لله والله لا يأمر بالضلالة كما قال سبحانه إن الله لا يأمر بالفحشاء ثم هم من طرف خفي لهم بأن لا لقد حق العذاب ولا راد لمن صبر أو جزع وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الهدى وكان الصبر فيه على شدة يجدي فتدركهم رحمة الله لقد انتهى كل شيء ولم يعد هناك مفر ولا محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص لقد خضي الأمر وانتهى الجدل وسكت الحوار وهنا نرى على المسرح عجبا نرى الشيطان هاتف الغواية وحادي الغواة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 كما برد شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار. إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور وأغرى بالعصيان، وزين الكفر وصدهم عن استماع الدعوة، وهو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة، حتى لا يملكون أن يردوها عليه، وقد قضي الأمر هو الذي يقول الآن، وبعد فوات الأوان، إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، ثم يخزيهم وغزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له، وليس له عليهم من سلطان سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي ثم يؤنبهم ويدعوهم لتأنيب أنفسهم يؤنبهم على أن أطعوا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ثم يتخلى عنهم وينفض يده منهم وهو الذي وعدهم من قبل ومنهم ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما ساعته فما هو بملبيهم إذا صرخوا كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما بيننا من صلة ولا ولا ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفض بهذا الإشراك إني كفرت بما أشركتمون من قبل ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه إن الظالمين لهم عذاب أليم فيا للشيطان ويا لهم من وليهم الذي هاتف بهم إلى الغواية فأطاعوه. ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم واجهدوهم وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والساده المستكبرين وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أنتم مُغْنُونَ عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وهذه الآيات الكريمة تأتي بعد الإخبار بما كان من استعلاء فرعون من مما كان من استعلاء فرعون من تذبيحه الأطفال ومحاولته قتل موسى ومحاولته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون وداحض حجته وباطلة وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية فيقوم أفراده بالتذبيح والإذاء والمطاردة أولئ الذين كانوا في الدنيا أعونا للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي وقعوا فيها ويقولون لسالة أمثال فرعون إن كنا لكم تبعا فألنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ولكن الصالة لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يستطيعون لنصر أنفسهم فيقولون إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وهذا الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يردها بعض الظلمة حيث يقولون لأتباعهم اتبعوني وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم وزر فإن تحملهم مثل أوزار الذين يضلونهم لا يمنع العذاب عن الذين اتبعوهم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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فالأتباع <تصفيق> والضعفاء يتهمون سادتهم وزعماءهم قائلين لهم أنتم الذين حلتم بيننا وبين الإيمان فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن المستكبرين يرفضون هذه التهمة ويقولون لهم أنتم المجرمون كل ما في الأمر أننا دعوناكم فاستجبتم لنا ولم يكن لنا عليكم من سلطان فتقول الشعوب المستضعفة الضالة بل مكركم بنا في الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة الصواب فالمؤامرات والمؤتمرات ووسائل الإعلان في مختلف العصور التي تصور الحق باطلا والباطل حقا وما كان يلقيه الزعماء من شوهات ومزاعم باطلة كل ذلك أضلنا وجعلنا نكثر بالله ونشرك به والحق أن الجميع خاطئون وهم غير معذورين في ضلالهم وكفرهم ويصف الحق هذا التخصم بين أهل النار عند دخولهم النار فيقولوا هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج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 ويوقر بعضهم بعضا يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض لا مرحبا بهم إنهم صال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم ويتمنى كل فريق على الله أن يزيد من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام إن هذا التخاصم بين أهل النار حق كائن لا شك في ذلك كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى أربعة ويقع الخصام في ذلك اليوم بين الكافر وقرينه الشيطان قال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد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 وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وهذا يكون من الكفار عندما يعاينون العذاب الشديد الذي أعده الله لهم فيلجأون إلى التكذيب فيلجأون إلى التكذيب والإنكار يزعمون أنهم كانوا صالحين بشهادة الملائكة ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين يشهدون عليهم فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك يقولون لأعضائهم بعدا لكن وسحقا عن كن كنت اجادل أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى العبد ربه فيقول الله ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفضل انك أنك ملاقي فيقول لا فيقال إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ألا نبعث شاهدا عليك فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط عليه، وإن هذا الحوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب، وقد أضحك هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله اعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول إني لا اجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق بأعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كنا كنت أناضل 6- ويخاصم البدن يوم القيامة الروح قال ابن كثير وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكم كبث لرجل مقعد بصير والآخر ضرير دخل بستهلا فقال المقعد للضرير إني أراها هنا ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركبني فتناولها تركبه فتناولها فأيهما المعتدي فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبه سبعة وفي ذلك الموقف يمقطون أنفسهم إن الذين كفروا ينادون لمقة الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون كما يمقطون كل الذين كانوا لهم أنصارا وخلانا في الدنيا ويدعون عليهم ويطلبون لهم المزيد من العذاب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ولشدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم الذين أضلوهم ليدوسوهم بأقدامهم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وعندما يدخلون النار ترتفع أصواتهم بلعن بعضهم بعضا ثم يتمنى بعضهم لبعض مزيدا من العذاب كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار يقول رحمه الله المبحث الثاني حال عصاة المؤمنين بعض المؤمنين قد يكون قارف في الدنيا ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعب وسنعرض في هذا البحث للذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من البلاء المطلب الأول الذين لا يؤدون الزكاة من حقوق الله الكبرى الزكاة وهي حق المال والذين لا يؤدون زكاة أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم وقد أخبرت النصوص أن عذابهم بها على وجوه الأول أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعا أقرع له زبيبتان فيطوق عنقه ويأخذ به الزماتي صاحبه قائلا له أنا مالك أنا كنزك ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وشجع الأقرع الحية الذكر المتمعض شعر وأسه لكثار سمه والزبيبتان نقطتان سودوان فوق الحية الثاني أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته فإن كان من الذهب والفضة جعل صفائح من النار ثم عذب به صاحبه وإن كان المال حيوانا إبلا أو بقرا أو غنما أرسل على صاحبه فعذب به قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحبى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيه حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالابل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 قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرىها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار المطلب الثاني المتكبرون الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه والله يبغض أصحابها أشد البغض وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرون في صورة مهينة ذليلة ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان والذر صغار النمل وصغار النمل لا يعبأ به الناس فيطعونه بأرجلهم وهم لا يشعرون وكما يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم استكبارا واستعلاء وتصبح هذه الأسماء التي كانوا يفرحون بها عند سماعها أنكر الأسماء وأخفها وأغيضها على الله رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك وزاد مسلم في رواية لا مالك إلا الله عز وجل ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله قال القاضي عياض أخنع معنى أشد الأسماء صغارا وقال ابن بطال وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا المطلب الثالث ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم وردت نصوص كثيرة تراهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وهم الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم ارضاء لحاكم أو تحقيقا لمصلحة أو طلبا لعارض دنيوي ككتمان الأحبار والرهبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لنبوته مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقد قال الله تعالى في هؤلاء إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وله يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجهم من, من نار رواه أبو داود والترمذي وحسن وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه فقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وفي رواية لابن ماجه قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذين ينقضون معاهد الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلا فيحلفون الايمان الكذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من هم خسروا وخابوا قال وأعاده رسول الله ثلاث مرات قال المصبل والمنفق سلعته بالحالف الكاذب والمنان ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى ليوقع فيها, ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كذب ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وان لم يعطه لم يفله وقال الترمذي حديث حسن صحيح ورأى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها وعدم نظره إليه وترك تزكيته غير ما تقدم الشيخ الزان والملك الكذاب والعائل أي الفقير المستكبر والعاق لوالديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث ومن أتى امرأته في دبورها ومن جر ثوبه خيالاء ففي صحيح مسلم وسنن نسائي عن أبي غيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر وفي مسند احمد وسند النسائي ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه العاق لوالديه والمراه المترجله المتشبهه بالرجال والديوث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبورها لا ينظر الله إليه رواه في شرح السنة وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرى ثوبه بطرا وفيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزال والقميص والعمامة من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو دهود والنساء وابن ماجه المطلب الرابع الأثرياء المنعمون الذين يركنون إلى الدنيا واطمئنون إليها ويكثرون من التمتع بنعيمها يضيق عليهم في يوم القيامة فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يكثر شبعه في الدنيا يطول جوعه يوم القيامة ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه كف عنها ججاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطوالهم جوعا يوم القيامة كما أخبر أن أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس اجرا في يوم القيامة ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبر الخيرات ففي الصحيحين عن أبي ذر قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا وقلة الحسنات تؤخرهم وتجعل الآخرين يتقدمونهم بعدما كانوا في الدنيا مقدمين فبيسون ابن ماجة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه طيب فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي والغنى والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال ففي شعب الإيمان عن أم الدرداء قالت قلت لأبي الدرداء مالك لا تطلب كما يطلب فلان فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون المطلب الخامس فضيحة الغادر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان رواه مسلم والغادر الذي يواعد على أمر ولا يفي به واللواء الرايه العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته فيوضح بذلك يوم القيامة وتجعل هذه الرأي عند مؤخرته ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند إسه يوم القيامة وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الرأي التي يفضح بها في يوم الموقف العظيم ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة وكانت غدرته كذلك لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثير ولأن الحاكم أو الوالي يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغدر وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج وكذلك يطاف بالجان مع جناياته. المطلب الثالث الغلول الغلول هو الأخذ من الغديمة على وجه الخفية وهو ذنب يخفي تحته شيئا من الطمع والأثرة وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول القرطبي في تفسير هذه الآية أي يأتي به حاملا الله على ظهره وعلى رقبته معذبا بحمله وثقله ومرعوبا بصوته وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال العامة وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في أكثر من حديث فعن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رخبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أقول في أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أقول في أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهو أتم وأخرج الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن والحميدي في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عبالة ابن الصامت على الصدقة ثم قال له اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمل على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شات لها ثؤاج وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المراهبة من الغلول ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات وساق حديث أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزل يقال له ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بار العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي افلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه ام لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعير له دغاء أو بقرة له خوار أو شاتا تيعر رواه البخاري ومسلم المطلب السابع غاصب الأرض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خوصف به يوم القيامة إلى سبع أراضين المطلب الثامن ذو الوجهين شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحدة ومنقف واحد فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة ذا وجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار يوم القيامة فقد أخرج أبو داود واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد والدارمي وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة المطلب التاسع الحاكم الذي يحتجب عن رأيته روى أبو داود وابن ماجة والحاكم بإسند صحيحين عن أبي مريم الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتاجب دون خلاتهم وحاجاتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره المطرب العاشر الذي يسأل وله ما يغنيه يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه وفي وجهه خموش أو كدوش فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما من أو قيمتها من الذهب وفي مسند الإمام أحمد عن إبران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة المطلب الحادي عشر البصاق تجاه القبلة جهة القبلة محترمة مقدسة ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط وإن لها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم البصاقة تجاه القبلة وأخبرنا أن الذي يتنخم تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه فقد الروى البزار في مسنده وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه عن أبن عمر رضي الله عنهما قال تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن هُذَيفَة بن ايَمَان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه صحيح المطلب الثاني عشر من كذب في حلمه يعاقب الذي يكذب يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين شعيرتين والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنه يوم القيامة والآنك الرصاص روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كل فأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم واملو كارهون أو يفرون من صب في اذنه الآن يوم القيامة المبحث الثالث حال الأدقياء المطلب الأول يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس ولا يحزرون عندما يحزر الناس أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من روعهم وتطمئن قلوبهم إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون والفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يعثون من قبورهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ففي ذلك اليوم ينادي مناد الرحمن أولياء الرحمن مطمئنا لهم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وقال في موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده الأتقياء أن قلوبهم كانت في الدنيا عامرة بمخافة الله فأقاموا ليلهم وأضمأوا نهارهم واستعدوا ليوم الوقوف بين يدي الله فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون إن إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ومن كان حاله كذلك فإن الله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وعزته وجلاله لا أجمع لعبد ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك لهم الأمن التام يوم القيامة يدلك على هذا جواب إبراهيم لقومه عندما خوفوه بأصنامهم فأجابهم قائلا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 يكون فريق من الأخيار هانئين في ظل عرش الرحمن لا يعانون الكربات التي يقاس منها الآخرون وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة الذين تمثلت فيهم عقيدة الإسلام وقيمه الفاضلة أو قاموا بأعمال جليلة لها في مقياس الإسلام وزن كبير فمن هؤلاء الإمام العادل الذي يملك القوة والسلطان ولكنه لم يطغى وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإلهي ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه وألجم نفسه برجام التقوى وردع النفس والهوى فعاش عمره طاهرا نقيا ومنهم الذين يعمرون مساجد الله يجدون في رحابها الأنس بالله ومناجاته فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى رحابها ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى تجمعهم رابطة الأخوة فيه ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح ويتفرقون على عمل صالح ومنهم الذين تعرض لهم فتنة النساء فيحول خوف الله بينهم وبين الوقوع في الحفاء فاحشه ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله فيخفي الصدقة حتى عن نفسه ومنهم الذين تملأ مخافة الله قلبه فتفيض عينه من أجل ذلك هو وحيد ليس معه أحد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة إن المتحابون بجلالي يوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وفي ماجم الطبراني الكبير ومسند أحمد وصحيح ابن حبان ومسند الحاكم عن معاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتحابين في الله في ظل العرش وفي كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبارة من الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى حقت محبتي على المتحابين وظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي والإضلال في ظل العرش ليس مقصورا على سبعات المذكورين في الحديث في قد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم وقد جمع ابن حجر العسقلاني الخصالة التي يظل الله أصحابها في كتاب أصحابها وفي كتاب سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ومن هذه الخصال انظار المعسر أو الوضع عنه ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي الياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله وفي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة المطلب الثالث الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خلاتهم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 وروا البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وروى الدين في المجالسة والبهقي في الشعب والضياء في المختارة عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. المطلب الرابع الذين يسرون على المعسرين. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس فكان يقول لفته إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه. ورواه النسائي وابن حبان والحاكم صحيح عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر وترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا فلما هلك قال هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنهم كان لغلام وكنت أدين الناس فإذا بعثه يتقضى قلت له خذ ما تيسر وترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا قال الله لقد تجاوزت عنك وفي مستدرك الحاكم بإستاذ صحيح عن, عن حضيفة وعقبة بن عامر وأبي مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى الله, عز وجل أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا فقال ما عملت من شيء يا رب إلا أنك آتيتني مالا فكنت أبيع الناس وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر المعسر قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي المطلب الخامس الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنا المقصدين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا المطلب السادس الشهداء والمرابطون إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع. ففي سورة الترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معد يكريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد عند الله ست خصال. يوفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه. والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر وهو فزع يوم القيامة. ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله فإنه إذا مات هو مرابط الله من الفزع الأكبر فقد روى الطبراني وإستاذ صحيح النعب على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم خير من سيام دهر ومن مات في سبيل الله آمن من الفزع الأكبر وغضي عليه برزقه وريح عليه من الجنة ويزري عليه أجر مرابط حتى يبعثه الله ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعثه وجرحه يتفجر دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ففي صحيح البخاري عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي نسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله علَم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك وروى والنسائي والنسيء داود بإسناد صحيح عن معد بن جبل أن رسأ النو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل في سبيل الله فوقع ناقة فقد وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأخزري ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. قال ابن حجر قال علماء الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببدل نسيه في طاعة الله تعالى. المطلب السابع الكاظمون الغيض. كثيرة هي المواقف العصبية التي العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى وقد يكون مصدره قريب أو صديق محسن إليه. ولا شك أن الأذى المسموع والمريئ والمعسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا. فتجيش نفوسنا بأنواع الانفعالات التي تدعون إلى المواجهة الحادة وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا يملكه إلا أفداد الرجال إن الإسلام يعد كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا يستحق صاحبه التكريم فالجنة التي عرضها السماوات والأرض عدة المتقين وكظم الغيظ في مقدمة صفات المتقين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 وفي يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق ثم يخيره في أي الحور العين شاء روى الترمذي أبو داود عن سيل بن معاد بن جبل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء المطلب الثامن عتق الرقاب المسلمة من العمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم القيامة اعتق الرقاب قال تعالى فلقوا تحمل عقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه سوره في تفسير هذه السوره النصوص الحديثية التي توضح هذه الايات قال الامام احمد حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن ابي هند عن اسماعيل بن ابي حكيم مولى ال الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رخابة مؤمنة أعتقى الله بكل إرب أي عضو منها إربا منه من النار حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجلة وبالفرج الفرج فقال علي بن الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة فقال سعيد نعم فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه أدعى مطرفة فلما قام بين يديه قالت فأنت حر لوجه الله وقال رواه البخاري ومسلم ورواه الترمذي والنسائي من طريق من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن حسين زيد العبدين كان قد أعطي في عشرة آلاف درهم وقال قتلت عن سالم بن أبي الجعد عن معذان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيوا امراه مسلمه اعتقت امراه مسلمه فإن الله جائل وفأ كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار رواه ابن جرير هكذا وأبو نجيح هذا هو عمر بن عبسة السلام والسلامية رضي الله عنه وقال الامام احمد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية وحدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن اعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وقال أحمد حدثنا الحكم النافع حدثنا حريز عن سليم بن عمر أن شرحبيل بن الطي قال العمر بن عبسة حديثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقابة مسلمة كانت في كاكه من النار عضوا بعض ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقابات من بني إسماعيل وروا أبو داود والنسائي بعضا وقال أحمد حدثنا هاشي بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال قلت له حديثا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم قال سمعته يقول من ولد له ثلاث أولاد في الإسلام فمنت قبل أن يبلغ الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له كعيد لرقبة ومن اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن الجنة ثمانية أبواب يدخله, يدخله الله من أي باب شاء منها وهذه جوية جيدة قوية ولله الحمد وقال أبو داود حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمره عن بن أبي عبل عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي قال أتينا وثلثة ابن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيارة ولو نقصان فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قل إنما أرادنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا في النار وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي وعن واثلة به وقال احمد حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة فهو فيد من النار وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا ان قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار تفرد به احمد من هذا الوجه وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة بن مصارف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال لا إن كنت أخصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله تاب واحدة قال لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك رقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تضق ذلك فأطعم الجائع وسق الرمآن وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فإن لم تضق ذلك فكف لسانك إلا من الخير المطلب التاسع فضل المؤذنين من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون فهم أطول الناس عناقا في ذلك اليوم روى مسلم في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة وطول العنق جمال ثم هو مناسب لما قاموا به من عمل حيث كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع صوته بالأذان في الدنيا روى البخاري في الصحيح النبي سعيد الخدري قال لعبد الرحمن بن سعصع اني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك او أو باديةك فأذنت في الصلاة فرفع بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. المطلب العاشر الذين يشيبون في الإسلام يكون الشيب نورا لصاحبه إذا كان مسلما في يوم القيامة كما صحت بذلك الأحاديث. ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وفي مصندي أحمل وسنة الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمر بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة الرغاء البيهقي في شعب الإيمان بسلاد حسن عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور المؤمن لا يشيب رجو شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة ويحديث حديث من حديث أبي رؤية مرفوعا لا تنتف الشيبة فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة رواه ابن حبان بإسناد حسن وروى ابن عدي والبهقي في الشعب عن فضلة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره المطلب الحادي عشر فاضل الوضوء الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة وأتوا بالوضوء كما أمرهم نبيهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء قال ابن حجر غرا جمع غر أي ذو غرة وأصل غرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه إموة محمد صلى الله عليه وسلم وغرا منصب على المفعولية ليدعون أو على الحال أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نود بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة وقوله محجلين من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل بكسر الحائي وهو الخلخال والمراد به هنا أيضا النور وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة وبها يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من بين الخلائق لا فرق بين أصحابه وغيرهم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ودلت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي اخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت منا بعض من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به من ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإن وروى أحمد باسناد صحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك عن يميني مثل ذلك عن شمالي مثل ذلك فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك قال هم غروا المحجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم الفصل التاسع الشفعة عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي يأتي ربنا لفصل الحساب وتخليص الناس من كربات الموقف وأهواله فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة ويذكرونه بفضله وإكرام الله له فيأبى ويعتذر ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر الذي سمه الله عبدا شكورا فيأبه ويذكر ما كان منه ما كان منهم من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولا وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أهل العزم من الرسل والآخر يدفعها إلى من بعده حتى يأتي الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون وتظهر به منزلته العظيمة ودرجته العالية فيستأذن على ربه فيأذن له ويحمده ويمجده ويسأله في أمته فيستجيب له ذلك أن الله أعطى كل نبي دعوة في أمته لا ترد وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا واختبأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته إلى ذلك المنقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته فصلوات الله وسلامه عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه وغثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وفي الصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة وفي صحيح البخاري ومسلم وسلم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وروا الترمذي أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي المبحث الأول أحاديث الشفاعة وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى وسنكتفي بإيراد ما جمعهم من الأثير منها في جامع الأصول روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مع عن معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا الى انس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا اليه وهو يصلي الضحى فاستاذن لنا ثابت فدخلنا عليه واجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا ابا حمزه ان اخوانك من اهل البصره يسالونك ان تحدثهم حديث الشفاعه فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماجا الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون شع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيؤتى بموسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فأوتا فأقول أنا لها ثم أنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامدة لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها ثم أخر لربنا ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فمن كان في قلبه حبة من من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له سردا فيقال لي يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعظه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فانطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد ثم أخر له سردا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال طالق فمن كان في قلبه آدنى آدنى آدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو مننا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه قل يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزه فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفعة قال هيه فحدثنا الحديث فحدثناه الحديث فقال هيه قل ما زادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أمكره أن يحدثكم فتتكله قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن ألحدثكمه قال ثم أرجع إلى ربي في الربيعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له سجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال فليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أضاه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع وفي رواية قتالة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك اليوم وفي رواية فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فياتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قال فياتون نوحا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئاته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اتوا ابراهيم الذي تخذه الله خليلا فياتون إبراهيم فيقول لست هناكم وذكر خطيئاته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اتوا موسى الذي كلمه الله واعطاه التوراة قال فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر خطيئاته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناك ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع قل يسمع سل تعطه اشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنة ثم اعود فاقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله ان يدعني ثم يقال لي ارفع يا محمد قل يسمع سل تعطه اشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أو وجب عليه الخلود أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري تعليقا عن قتالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة الحديث وذكر نحوه وفي آخره ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ثم تلى هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم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 فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا نبيه قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بستان كذا في كتاب مسلم الرواية يزيد عن, عن شعبة قال البخاري وقال أبان عن قتادة بنهوه وفيه من الإيمان مكان خير زاد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سؤال المؤمنين شفعة فيأتون فأستأذن على رب في داره فيؤذن لي عليه والبخاري طرف منه عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعة فقلت يا رب أدخل الجنة أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء قال أنس كأن أنظر إلى صلب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وراو البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه وفنّهس منها نسّة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تذرون من مذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيوصره الناظر ويسمعهم الداعي وتذرون منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم وأنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ومن بلغنا فقال إن رب غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضو بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت ن اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وقد سماك الله عبدا شكورا الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما بلغنا الا تشفع لنا عند ربك فيقول ان ربي غضب اليوم غاضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومه نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم فيأتون ابراهيم فيقولون انت نبي الله وخليله من أهل الأرض إيش فعلنا إلى ربك أما ترى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيل اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون أنت رسول الله فضلك برسالته وبكلامه على الناس إيش فعلنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله لن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أومر بقتليها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون فيقولون أن رسول الله وكلمته ألقاها إلى مر معروهم منه وكلمت الناس في المهد إشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبه نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم في رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أن رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محمده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصرعين من مصرعي الجنة كما بين مكة وهجر او كما بين مكة وبصرة وفي كتاب البخاري كما بين مكة وحمير وفي رواية قال وضعت بين يدي وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعات من ثريد ولحم فتناول ذراع وكانت الشات إليه فنهس نهسًا فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم نهس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال لا تقولون كيفه قالوا كيفه يا رسول الله قال يوم يقوم الناس لرب العالمين وساق الحديث بمعنى ما تقدم وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكروا قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وقال والذي نفس محمد بيده إنما بين المسرعين والمصاري الجنة إلى عطادتي الباب لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة لا أدري أي ذلك قال أخرجه البخاري ومسلم والترمذي إلا أن في كتاب مسلم نفسي نفسي مرتين في قول كل نبي والحميدي ذكر كما نقلناه وفي رواية الترمذي نفسي نفسي نفسي ثلاثا في الجميع ثلاثة وراوها مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي هرير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيطون آدم فيقولون يا أبان استفتح لن الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء أعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكليما قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك ذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميلا وشملا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي وأمي أي شيء كالبرق قال لم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرف عين ثم كمار الريح ثم كمار الطير وشد الرجال تجري بهم أَعْمَالُهُمْ ونبيكم قائم على الصراط فيقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال اللباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفة قال وفي حفتي الصراط كناليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومخدوش في النار نفس أو الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما بالنبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فياتون آدم فيقولون انت ابونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقولوا إني أذنبت ذنبا فأهبط به إلى الأرض ولكن أئت نوحا فياتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتوا إلى إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال موسى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائت موسى فيأتون موسى فيقول قد قتلت نفسا ولكن ائت عيسى فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم فانطلق معهم قال ابن جدعان قال أنص فكأني أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فيقال محمد فيفتحون لي وضحبون فيقولون مرحبا فاخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لرفع رأسك سلتعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال سفيان ليس على أنس إلا هذه الكلمة فآخذوا بحلقة باب الجنة فأقعقعها أخرجه الترمذي المبحث الثاني وجه الاستدلال بالأحاديث على الشفاعة العظمى النظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى أنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كي يخلصوهم من الموقف العظيم إلا أننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشعر إنما يشعر في أمته قال شارح بعد إراده لبعض أحاديث الشفاعة التي سخنها والعجب كل العجب من إراد الآئمة والعجب كل العجب من إراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر, من أكثر الطرق لا يذكرون أمر شفاعة الأولى في مأت الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث في الناس إنما يستشفعون إلى أدفا بعدهم للأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر الطرق فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصات الأمة وإخراجهم من النار وكأن مقصود في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث والرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فاذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث ثم ساق مضمون حديث الصور وفي كلام محمد بن محمد بن أب العز الحنفي عدة أمور واحد أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذا في هذه الأحاديث، وممن ذكر هذا الإشكال ابن حجر العسقلاني ونقله عن الداروردي، ونقله عن الداروردي. فإنه قال كأن روي هذا الحديث ركب شيئا على غيل أصله. وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي وهو إشكال قوي وقد أجاب شارح الطحوية عن هذا الإشكال كما نقلناه عنه أن الذين نقلوا هذه النصوص قصروا في النقل وسيضغوا هذا التقصير أنهم قصدوا الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها وزعموا أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد واحتج على ما ذهب إليه بحديث الصور الذي يصالحه فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع أولا كي يأتي الحق للقضاء بين الناس ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة ولو كان حديث الصور هذا صحيحا لكان فيه حل حل لهذا الإشكال ولكنه حديث ضعيف كما بينه الشيخ ناصر الدين الألباني في دحقيقه لأحاليه الطحاوية ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهم عليه أكثر دقة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية قال ابن حجر قال ابن حجر وقد أجمع عن هذا الاشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث هذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قولي فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له أي في الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط, جنبي الصراط يميلا وشمالا فيمضوا أولكم كالبرق الحديث قال عياض فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها هي الإضاحة من كرب الموقف ثم تجيء الشفاعة في الإخراج وقد وقع في حديث أبي ريرة الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد ثم تمييز المنافقين من المؤمنين ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصلاة والمرور عليه فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبده هو أول فصل القضاء والإضاحة من كرب الموقف قال وبهذا تجتمع متن الأحاديث وتترتب معانيها وقد زاد الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحا وأورد النصوص الدالة على أن في بعض الأحاديث شيئا من الاختصار فقال قلت فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يلي وفيه حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السيرة إلا زحفا وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار فظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما يشفعه ليقضي بين الخلق وأن الشفاعة في من يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك وأما قد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي ساقه وأنا سلو أبو غيرة مطولة وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بأدم ثم موسى ثم محمد فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقع في حديث أبي بن كعب عند أبي ثم أمتدحه بمتحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمرض أمتي على الصرازي وهو منصور بني ظهران جهنم فيمرون وفي حديث ابن عباس من رواة عبد الله بن حارث عنه عند أحمد فيقول عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك فيقول يا ربي عجل حسابهم وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى فيقول أنا لها حتى يأدن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه ندى مناد محمد محم وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل المنقف فيها من دنو الشمس إلى رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى الجمهم العرق وأن يراد بالخروج منها خلاص من تلك الحالة التي كانوا فيها قال ابن حجر وهو احتمال بعيد إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الموقف والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدى وعجب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر آخر حريث أبي زرعة أبي عن أبي غيرة تبع قوله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب فقال في هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر فيما طلب من تعجيل الحساب فإنه لما أذن له لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دخل دل على تأخيل من عليه حساب ليحاسب وقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى فأقول وعدتني شفاعة فشفعتني فشفعتني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله وقد شفعتك فيهم وأدنت لهم في دخول الجنة قلت وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطير الصح في يقع في هذا الموطن ثم ينادي المنادي ليتبع كل أمة من كانت تعبد فيسقط الكفار في النار ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق ثم يدن في نصب صراطي والمرور عليه فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار أيضا ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة، فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من ويوقف بعض من عند القنطرة بينهم ثم يدخلون الجنة. قلت فهذا لو ثابت لرفع الإشكال، لكن الكلبية ضعيف ومع ذلك لم يسنده ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمن الأنبياء واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمن الجنة والله أعلم. المبحث الثالث الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة. وأنواع الشفاعة المقبولة. دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعات التي قد تقع في التي تقع في ذلك اليوم. الأول الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهل المحشر الثاني الشفاعة في أهل ذنوبنا الموحدين الذين دخلوا النار وسيأتي الحديث عن هذا النوع في مبحث دخول جنة من كتاب الجنة والنار إن شاء الله تعالى. وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحالي نعرض لها هنا على وجه الاختصاص الأول والثاني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي آخرين قد أمر بهم من النار أن لا يدخلوها الثالث شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب عمالهم الرابع الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ويمكن أن يستشهد لهذا بحديث عكشة بن محصن حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث في الصحيحين. الخامس شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي لهما دماغه السادس شفاعة في الإذن المؤمن بدخول الجنة وسيئة الحديث عن هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالى والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ف. يشفع النبيون والشهداء والعلماء وقد يشفع للمرء أعماله ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر منها وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمن وبقية الأنواع خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه أنواع شفاعة التي تقع في يوم القيامة أما شفاعة المرفوضة فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا حتى يشفع الشافع وإلا لم يرضى الذي شفع عنده وقد يكره من شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم منزلتهم وقوتهم وبأسهم وهذه شفعة التي اعتقدها المشركون والنصار في آلهتهم واعتقدها الممتدعون من هذه الأمة في مشايخهم وقد أكذب الله أصحابها فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله ولا يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافر فإن الله لا يقبل شفعة خليله فيه في ذلك اليوم روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه أزر في يوم القيامة وعلى وجهه أزر قترة وغبره فيقول له إبراهيم ألم أقول لك لا تعصني فيقول له أبوه فاليوم لا عصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يوعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقول لإبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ يأخذ بقوائمه فيلقى في النار الفصل العاشر الحساب والجزاء تميل المراد بالحساب والجزاء يراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيا وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة وإتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين وبشمالهم إن كانوا طالحين ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من حجر وبراهين وشهادة الشهود ووزن للأعمال والحساب منه العسير ومنه اليسير ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت ومنه الفضل والصفح ومتولي ذلك أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى المنحث الأول مشهد الحساب حدثنا ربنا عن مشهد الحساب والجزاء في يوم الحساب فقال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم والعذر قيوم السماوات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية إنما يكون عند مجيء الملك الجليل لفصف القضاء قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل ذي من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وهذا المجيء الله أعلم بكيفيته نؤمن به ونعلم أنه حق ولا نؤوله ولا نعرفه ولا نكذب به والآية تنص على مجيء الملائكة فهو منقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكذب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة على العباد وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فدار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويجاء في منق القضاء والحساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها وهي أبلغ وحي الله إلى من أرسل إليه ويشهدون على أقوام ما عملوه ما على أشواه يشهدون على ما أقوامهم ما علمه منهم ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعمال أعماله ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء كما تشهد على عباد الأرض والسماء والليالي والأيام. ويؤتى بالعباد الذين عقد الحق معكمته العظيمة لمحاسبتهم ويقامون صفوفا للعرض على رب العباد وعرضوا على ربك صفا ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض مقرنين في الأصفاد مسربرين من قطرات وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سربيلهم من قطران وتغشى وجهاهم النار ليرزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ولشدة الهول تجث الأمم على الضكب عندما يدعى الناس الحساب لأعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها لهم تجزن ما كنتم تعملون إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه المبحث الثاني هل يسأل القفار ولماذا يسألون يختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون ويسألون أم يأمر بهم إلى النار من غير سؤال لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فما فائدة حسابهم وسؤالهم قال الشيخ الإسلام التامية هذه المسألة تنزع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر بن عبد العزيز وابو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كما أن أعمالهم توزن وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة كقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أرهجتم المرسلين وقوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راطية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النر فيها كالحون ألم تكن آيات تتل عليكم فكنتم بها تكذبون ولا شك أن هذه النصوص فيها هي الكفار المشركين أما لماذا يحاسبون وتزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة فلأمور الأول إقامة الحجة عليهم وإضغار عدل الله فيهم ولا أحد أحب إليه العذر من الله ووصاحب العدل المطلق ولذلك يسألهم ويحاسبهم ويطرعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم ويظهر الميزان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 الثاني أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم يقول شيخ الإسلام يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها ويراد بالحساب موزنة الحسنات بالسيئات فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالى ولو تر إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياته وينظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهيدا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقوله وبرزة الجحيم والغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقوله وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون قال ابن كثير وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يقابلوا هذا كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق الثالث أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق يقول القرطبي وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بها أي فروع الشريعة مسؤولون عنها محاسبون بها مرزيون على الإخلال بها لأن الله تعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فتوعدهم على منعهم الزكاة وأخبر عن المجرمين أنهم يقار لهم ما سلككم في سقر طر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين فبان بهذا أن المشركين مخطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وأنهم مسؤولون عنها مجزيون بها الرابع أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم ويحولون في النهر المقدار هذه الذنوب فالنار دركات بعضها تحت بعض كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض وكلما كان المرء أشد كفرا وضررا كلما كان أشد عذابا وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار ومنهم المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يقول شيخ ابن نتابية عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خففت عنه, خففت عنه العذاب كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب فكان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة ويذكر خرطبي في وزن أعمال العباد وجهين الأول أنه يوضع في إحدى الكفتين كفره وسيئاته ولا يجد الكافر حسرة توضع في الكفة الأخرى فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة والثاني أن حسنات الكافر من صنة رحم وصدقة المواساة للناس توضع في كفة الحسنات ولكن كفة السيئات ترجح بسبب كفره وشركه والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل لإن سبكت لا يحبطن عملك ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حفظ استعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وفي الحديث ان الله لا يقبل من عمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه ولانه قد صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الكافر يطعم بحسنته في الدنيا فيوافى يوم القيامة وليس له حسنة فبصعيه مسلم ومسند احمد ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يضيه من حسنته يعطى بها في الدنيا وفي رواية يثام عليها رزق في الدنيا ويرزى بها في الاخرة ومن كافر فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا ا توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون فإن قيل قررت فيما سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون ويعتذرون فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك كقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيهم إذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتذرون ونحو ذلك من النصوص فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض وقد وفق أهل العلم بينهما بوجوه عدة الأول أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لم عملتم كذا وكذا وكذا يقار في تقليمهم اعتذارهم أي لا يكلمهم الله بما يحبونه بل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ الثاني أنهم لا يسألون, لا يسألون سؤال استفهام لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم وإنما يسألون سؤال تقرير فيقال لهم لما فعلتم كذا قال الحسن القدادة لا يسألون عن ذنوبهم لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة الثالث أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن قال القرطبي القيامة مواطن فموطن يكون فيه سؤال وكلام وموطن لا يكون كذلك وقال السفاريني وقيل يسألون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فللناس يوم القيامة حالات والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات ومن ثم قال المهم أحمد في أجوبته القرآنية أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذر لهم في الاعتذار في الاعتذار فيعتذرون ثم يؤذر لهم في الكلام فيتكلمون فذلك قوله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا الآية فإذا أذن لهم في الكلام تكلموا واختصموا فذلك قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد يعني في الدنيا فإن العذاب مع هذا القول كائن الرابع قال القرطبي إن معنى قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين أي إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال ما دينك وما كنت تصنع في الدنيا حتى يتبهن لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان كافرا لكن المؤمنين يكونون ناضرين وجوه منشاره الصدور ويكون المسركون سود الوجوه زرقا مكروبين فهم إذا كلفوا سوق المزرمين إلى النار وتميزهم في الموقف كفتهم وناظرهم عن تعرف أديانهم المبحث الثالث القواعد التي يحاسب العباد على أساسها لو عذب الله جميع خلقه لم يكن ظالما لهم لأنهم عبيده وملكه والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة لم تشهد البشرية لها مثيلا من قبل وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كثير من الصصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد واحد العدل التام الذي لا يشوبه ظلم يوفي الحق عز وجل عباده في القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون وقال لقمان في وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال الحق في موضع آخر إن الله لا يظلم مثقال ذره وقال والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة وقال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوفي كل عبد عمله وأنه لا يضيع منه ولا ينقص منه مقدار الذرة وهي التي في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق ولا مقدار الفتيل ولا النقير والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة والنقير النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة اثنان لا يؤخذ أحد بجديرة غيره قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجاز عباده بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولا يحمل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر غيره كما قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيلبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه فالمهتدي يقطف ثمار هدايته والطال ضلاله على نفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذه القاعدة العظيمة إهدى الشرائع التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرها قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ثقال أخرى لا تؤخذ نفس بذنب غيرها بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبه بإثمها قاص الوزر الثقل ومنه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك وهو هنا الذنب والآية نزلت في الوليد بن المغيرة كان يقول اتبعوا سبيلي احمل اوزاركم ذكره ابن عباس وقيل انها نزلت ردا على العرب في الجهلية من مؤخذ الرجل بأبيه وابنه وبجريرة حليفه الذين يجمعون اثقالا مع اثقالهم قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرته من أن الإنسان لا يحمل شيئا من أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم واثقالا مع أثقالهم وقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وهذا الذي ذكظوه موافق لما ذكرناه من النصوص وليس بمعارض لها فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه ومثل أجر من استدى بهديهم واستفاد بعلمهم فيضلال هؤلاء الغيلهم وفعل لهم يعاقبون عليه ثلاثة يطلع العباد على ما قدموه من أعمال من إعذار الله لخلقه وعذره في عباده أن يطرعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحها حتى يحكموا على أنفسهم فلا يكون لهم بعد ذلك عذر قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقال علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بعطائهم صحف أعمالهم وقراءاتهم لها فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح اعماله وطالحها فإذا مات ختم على كتابه فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد كتابه وقيل له قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال تعالى وكل إنسان ألزبناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها ووضع الكتاب فتر المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضرم ربك أحدا أربع مضاعفة الحسنة دون السيئات ومن رحمته أن يضعف أجر الأعمال الصالحة إن تقرض الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم وأقل ما تضعف به الحسنة عشرة أضعاف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى وقد روى الحاكم في مسدركه وأحمد في مسنده بإسناد الحسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المسلوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها ولو لقيتني بقرب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقربها مغفرة ومن الأعمال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضعف عشرة أضعاف قراءة القرآن فبالحديث الذي يرويه الترميدي والدرمي وإسناد صحيح عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب اسناد وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا أن الذكر يضاعف عشرة أضعاف ففي سورة الترمذي والنسائي وأبي داود عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قال فتلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبده وتحمده مئة فتلك مئات باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا فكيف لا نحصيها قال يأتي أحدكم الشيطان قال ياتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفتل فلعله لا يفعل وياتيه وهو في مضجعه فلا يزال يلومه حتى ينام اخرجه الترمذي والنسائي وفي رواية أبو داود بعد قوله في الميزان الأولى قال ويكبر أربع وثلاثين إذا أخذ مطجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مئة باللسان وألف في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاة فيذكره, فيذكره حاجته قبل أن يقولها وحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسرائيل الذي يرويه البخاري وغيره تردده صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع إلى ربه فيساله أن يخف عنه من الصلاة حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت خمسين قال في ختام ذلك قال الجبار تبارك وتعالى إنه لا يبدل القول كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت قال خففنا خففت عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها وقد يضاعفها أكثر من ذلك وقد تصل المضاعفة إلى سبع ضعف أكثر من ذلك ومن ذلك أجر المنفق المنفق في سبيل الله قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنبل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال ابن كثير هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تضعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك وعن ابن عباس الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعمائة ضعف وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي وأحمد عن عبد الله بن سعود أن رجلا تصدق بنقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي يوم القيامة بسبعمائة مخطومة هذا لفظ أحمد والنسائي ولفظ مسلم جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ومن الأعمال التي تضعف أضعافا لا تدخل تحت حصن ولا يحصيها إلى الذي يجزى بها الصوم ولا يحصيها إلا الذي يجزي بها الصوم ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم ضعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا جزي به وسر في كون الصائم يعطى من غير تقدير أن الصوم من الصبر والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال القرطبي وقال أهل العلم كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم فإنه يحتى حثوا ويغرف غرفا ومن الصبر الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها وكرى بها التي يبتل الله بها عبادة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت بالمقارض لينالوا أجر الصابرين ففي سرن الترمذي عن جابر ومعدم الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقارض مما يرون من ثواب أهل البلاء ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي يهيم بفعل الحسنات ولكنه لا يفعلها تكتب له حسنة تامة والذي يهيم بفعل السيئات ثم زركه مخافة الله فيتركها تكتب له حسنة تامة ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسن فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة فانه هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعف كثيرة من هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة تبديل السيئات حسنات وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيح عن أبي در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكانا كل سيئة حسنة فيقول يا رب عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى 5 اقامه الشهود على الكفره والمنافقين اعظام الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم الذي لا تخفى عليه خافية من احوالهم قال تعالى ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تثبطون فيه وقال إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكن الله يحب الاعذار إلى خلقي فيبعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاهدين حتى لا يكون لهم عذر وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء الذين يشهدون عن عبادي كقوله تعالى إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقوم الأشهاد وقوله تعالى وجاء بالنبيين والشهداء وأول من يشهد على الأمم رسولها فيشهد كل رسول على أمته بالبلاء فكيف إذا جاء من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وقوله شهيدا عليهم من أنفسهم هم الرسل لأن كل أمة رسولها منها كما قال تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم وكما يشهدون على أمهم بالبلغ يشهدون عليهم بالتكذيب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن تعلم الغيوب وقال فلنسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين فلنقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى هذا إخبار عن ما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيب به من أمامهم الذين أرسلوا إليهم وقال الرسل لا علم لنا قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قال ذلك من هول ذلك اليوم وقال ابن عباس لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا رواه ابن جرير ثم اختاره ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الله عز وجل أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا ولكن منهم من كنا إنما نضطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. وأنت العليم بكل شيء للمضطلع على كل شيء فعلم باب إلى علمك كلا شيء ثم إن الأمة تكذب رسولها وتقول كل أمة ما جاءنا من نذير فتأتي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد للرسول بالبلاغ كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد أورد البخاري في صحيحه في كتاب التفسير الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعونه يوم القيامة فيقول بيك وسعدك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ يكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد أفاد ابن حجر لأنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجد بلفظ يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجل ويجيء النبي ومعه رجلان ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك قال فيقال لهم أبلغكم هذا أبلغكم هذا فيقولون لا فيقال للنبي أبلغتهم فيقول نعم فيقال لهم من يشهد لك الحديث وذكر ابن حجر أيضا أن في بعض روايات الحديث زيادة فيقال ما علمكم فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي لتشهد بما عمل فيها وعليها ويشهد المال على صاحبه وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع بابا وذكر فيه حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلب قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أوامة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح غريب ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح عماله وطالحها كما قال تعالى وجاءت كل نفس ماها سائق وشهيد والسائق والشهيد الملكان لذلك أنام وكلين بتلك النفس وتشهد الملائكة على لباد بما كانوا يعملون ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فإذا نجى العبد في الخصومة وكذب ربه وكذب شهود الذين شهدوا عليه أقام الله عليه شاهدا منه فتشهد على المرء أعضاؤه وقد مضى بيان هذا يقول رحمه الله المبحث الرابع ما يسأل عنه العباد يسأل العباد عن الاله الذي كانوا يعبدونه وعن اجابتهم للمرسلين وقد بينا ذلك فيما مضى ويسألون عن أعمالهم التي عملوها وعن ما تمتعوا به من النعيم في الحياة الدنيا كما يسألون عن عهودهم ومواثيقهم وعن أسماعهم وأبصارهم وأفئلتهم وهذا ما سنبينه في هذا المبحث إن شاء الله تعالى واحد الكفر والشرك أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم فيسألهم عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله كما قال تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فيوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويسألون عن عبادتهم لغير الله من تقديم القرابين للآلهة التي كانوا يعبدونها ونحر الذبائح باسمها ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لا تسألون عما كنتم تفترون ويسألون عن تكذيبهم لطسل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ما عمله في دنيا يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع عماره التي عملها في الحياة الدنيا كما قال تعالى فأربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وفي سنة الترمذية عن أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن بسمه فيما أبلاه وفي سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم الذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إلى التخفف من المال فكلما كثر مال العبد كثر حسابه وطال وكلما قل ماله خف حسابه وأسرع به إلى الجنة وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنة ففي صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عنده فقالوا يا أبا محمد إن والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال ما شئتم ان شئتم رجعتم إلينا فاعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفة النعيم الذي يتمتع به يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خولهم إياه في الدنيا كما قال ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم يعني بالنعيم في شبع البطون وبارد الماء وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا وقال الحسن البصري من النعيم الغذاء والعشاء وقال أبو قلابه من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي وعن ابن عباس النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار وهذا الذي فسروه به من باب التنوع في التفسير فإن أصناف النعيم كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وبعض أنواع النعيم من الضروريات وبعضها من الكماليات والناس يتفاوتون في ذلك فيما بينهم ويوجد في عصر ما لا يجده أهل العصور أخرى وفي بلد ما لا يجده أهل بلاد أخرى وكل ذلك يسأل عنه العباد روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد وبعض الناس لا يستشعر النعمة العظيمة التي وهبه الله إياه فلا يدرك النعمة التي في شربة الماء ولقمة الطعام وفيما وهبه الله من مسكن وزوجة وأولاد ويظن أن النعمة تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب فقد سأل الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك مرأة تاوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادما قال فأنت من الملوك وفي صحيح البخاري عبد عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومعنى هذا أنه مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون وفي مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتق الله خير من الغلا وطيب النفس من النعيم وفي بعض الأحاديث النبوية بيهن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن صورة من صور السؤال عن النعيم الذي واجه الله به عباده في ذلك اليوم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى الرب العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول أفض أنك ملاقية قال فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم هلقه ثانى فيقول أيفل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلا أي ربي فيقول أفظننت أنك ملاقية فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بكتابك آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث عليك شاهدا عليك ويتفكر في نفسه من ذا يشهد علي فيختم الله, فيختم الله على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما عمل الله به عليه فإذا شكره فقد أدى حق النعمة وإن أبى وكفر أغضب عليه الله ففي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها أربعا العهود والموافق يسأل الله عباده عما عاهده عليه ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به أوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا خمسة السمع والبصر والفؤاد يسأل الله العباد عن جميع ما يقولونه ولذلك حذره من القول بلا علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال قتاده لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله قال ابن كثير ومغمون ما ذكروه في الآية أن الله نهى عن القول بغير علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذا فإن الظن أكذاب الحديث وفي سنن أبي داود بسمطية الرجل زعمه وفي الحديث الآخر إن أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تضيا وفي الصحيح من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل المبحث الخامس أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة فإن صلحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسر ففي سنن الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى أنظر هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك وفي سنن أبي داود عن نبي وريرة رجل الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول ما يحسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال فيقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فرضته من تطوعه ثم تأخذ الأعمال بعد ذلك المبحث السادس أنواع الحساب وأمثلة لهذه الأنواع المطلب الأول أنواع الحساب يتفاوت حساب العباد فبعض الأعمال يكون حسابهم عسيرا وهؤلاء هم الكفارة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وتمردوا على شرع الله وكذبوا الرسل وبعض عصات الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب وهم فئة قليلة لا يتجاوزون السبعين ألفا وهم صفوة من هذه الأمة والقيم الشامخة في الإيمان والتغى والصلاح والجهاد وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل جتة وبعض العباد وبعض العباد يحاسبون حسابا يسير وهؤلاء لا يناقشون الحساب أي لا يدقق ولا يحقق معهم وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها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 قال النوي في شرحه للحديث معنى نوقش الحساب استقصي عليه قال القاضي وقوله عذب له معنيان أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبير والثاني أنه مفضن على العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى هلك كان عذب هذا كلام القاضي قال النوي وهذا الثاني هو الصحيح هو أن التقصير غارب في العباد فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل في النار ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله إنما ذلك العرض قال إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سدرها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة والمراد بالعرض كما هو ظاهر من هذه الأحاديث عرض ذنوب المؤمنين عليهم كي مدى نعمات الله عليهم في غفرانها لهم المطرب الثاني أثلة هذه الأنواع ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله لعباده وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع ثلاثة مشاهد مما صح في السنة واحد مناقشة المرائين هو مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة فإذا هو برج قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقال أبو هريرة فدلوت منه حتى قاعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لا حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغى أبو هريرة نشغة أغرى ثم أفاق مسح وجهه وقال لا وقال أفعل وقال أفعل لا أحدثنك حديثاً حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغى أبو هريرة نشغة شديدة ثم ملخارن على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ لم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فما علمت فيما علمت قال كنت أقوم به انا الليل وأنا النهار فيقول له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقول المقار وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم عليك حتى لما دعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل رحيمة وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقول فلن جواد فقيل ذلك ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك قاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك ثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال أول وليد أبو عثمان المدائني فأخبرني عقبة بن أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثنا علاء بن أبي حكيم أنه كان سيفا لمعاوية فدخل عليه الرجل فأخبره بهذا عن أبي غيره. فقال معاوية قد فعل بهؤلاء كذا فكيف من بقي من الناس ثم بكى, ثم بكى معاوية بكاء شديدة حتى ظننا أنه خالق وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسع عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن وفي إليهم عملهم فيها وهم فيها لا يغخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أخرجوا الترمذي. وفي لواية مسلم والنسائي عن سليمان بن يسار قال تفارق الناس عن أبي هرارة فقال له ناتر أخو أهل الشام أيها الشيخ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشدت فقال كذبت أهل لكنك قاتلت لأنه يقال جري فقد قيل ثم أمض به فسحب على وجهه حتى ولقى في النار ورجل تعلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قالت علمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنه تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو غارئ فقد قيل ثم أبر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه بنعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد خير ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار اثنان عرض الرب ذنوب عبده عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرضه بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالك قال سترتوى عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وعما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين قال القرطبي في قوله فيضع عليه كنفه أي ستره ولطفه وإكرامه فيخاطب خطابه لطفة ويناجيه مناجاة المصافات والمحادثة فيقول له هل تعرف فيقول رب أعرف فيقول الله امتنا عليه ومظهرا فضله لديه فإني قد سترتها عليك في الدنيا أي لم أفضحك بها فيها وأنا أغفرها لك اليوم ثلاثة معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود أما علمت أنك لو عدتها أو لو عنده يابن يا آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عفدي فل فلم تطعم أما علمت أنك لو أطعمتك لوجدت لو ذلك عندي يابن يا آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عفدي فلhic فلم تسقي أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي المبحث السابع إيتاء العباد كتبه في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتغالف الطريقة التي يؤتى بها العباد كتبهم فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في جنة مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وإذا طلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصاله الأعمال سر واستبشر وأعلن هذا السرور ورفع به صوته فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قراء كتابية إني ظننت أن ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم عند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور وعظائم الأمور وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم موت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغن عني ماليه هلك عني سلطانية خذه فغله ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فسلكوا. عندما يعطر عباد كتبهم يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون المبحث الثامن تصوير القرطبي لمشهد الحساب قال القرطبي مصور المشهد الحساب فإذا بعث العباد من قبورهم إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء الله حفاة نورا وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوها فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره وهم الأشقية فعند ذلك يقرأ كل كتاب به وأنشدوا مثل وقوفك يوم العرض غريانا مستوهشا قلق الأحشاء حيرانا والنهر تلهب من غيظ ومن حنق على الغصات ورب العرش غضبان اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي انبوا بعبد عصى للنار عطشان المشركون غدا في النار يلتهب والمؤمنون بدار الخل سكانا. فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان هلوم إلى العرض على الله تعالى وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله لا يمنعه اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب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 لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها وأنت تقطأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر والأهوال محدقه بك من بين يديك ومن خلفك فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها وكم من عمل ظلنته أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أمالك فيه عظيما فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فردت فيه من طاعة ربك فأما من أوتي كتابه بيمينه فعلم أنه من أهل الجنة فيقول ها أم قرأ كتابه وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو إليه ويأمر به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 ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك قد ضوع فتلك فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل فيه ويطول ستين ذراعا ويقامة آدم ويقال لهم طريق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فإذا أذبر قال ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي قال الله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية قد رضيها في جنة عالية في السماء قطوفها ثمارها وعناقيدها دانية أدنيت منهم فيقول لأصحابه التعرفون فيقولون قد غمرتك كرامة الله من أنت فيقول أنا فلان ابن فلان ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا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 ويظن أنه سينجو، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك، فيسود وجهه ويعل الحزن، ويعلوه الحزن ويقنط من الخير، ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته، فلا يزداد إلا حزنا، ولا يزداد وجهه إلا سودا، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك. أي يضاعف عليه العذاب ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال فيعظم إلى النار فيعظم إلى النار وتزرق عينا ويسود وجهه ويكسى سرابير القطران ويقال لهم انطلق إلى أصحابك فأخبذهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فينطلق وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يعني الموت هلك عني سلطانيه فسره ابن عباس رضي الله عنهما هلكت عني حجتي قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ايجعلوه يصل الجحيم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوه الله أعلم بأي ذراع قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما سبعون ذراعا بذراع الملك فاسلكوه قيل يدخل, يدخل عنقه فيها ثم يجر بها ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب فينادي أصحابه فيقول هل تعرفوني فيقولون لا ولكن قد نرى ما بك من الحزن فما أنت فيقول أنا فلان ابن فلان لكل إنسان منكم مثل هذا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره تخلع كتفه اليسرى تخلع كتفه اليسرى فيجعل يده خلفه فيأخذ بها كتابه وقال مجاهد يحول وجهه في موضع قفاه فيقرأ كتابه كذلك فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه قد حل بك الكمال والحسن والجمال كتابك في يمينك أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وأما إن كنت من أهل الشقاوة فيسود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك في شمالك أو من رأي ظهرك تنادي بالويل والثبور وملك أخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق ألا إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا الفصل الحادي عشر اقتصاص المظالم بين الخلق يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه حتى لا يبقى لأحد عند أحد المظلمة حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض فإذا تطحت شاتان أحدهما جلحاء لا قرون لها والأخرى ذات قرون فإنه يختص لتلك من هذه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشات الجلحاء من الشات القرناء والذي يعتدي على غيره بالضرب يختص منه بالضرب في يوم القيامة ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب بصوت ظلما يقتص منه يوم القيامة وفي موجم الطبراني الكبير عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة ويشناده صحيح والذي يغذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كذابا فيما رماه به ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال المطلب الأول كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم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 وهذا الذي يأخذ الناس حسناته ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو المفلس كما سماه رسول صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا ترهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شدم هذا وقدف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي, قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحب عليه ثم طرح في النار والمدين الذي مات وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من حسناته بمغدار ما لهم عنده ففي سنة ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اختص لبعضهم من بعض فإن تساوى ظلم كل واحد منهما إلى كان كفافا لا له ولا عليه وإن بقي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها ففي سنة التربذية على عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الخلاء بحسب مخانوك وعصوك وكذبوك وكذبوك وعقابك أيهم فإن كان عقابك أيهم بقدر ذنوبهم كان كففا لك ولا عليك وإن كان عقابك أيهم دون ذنبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك أيهم فوق ذنوبهم أختوص لك منهم أختوص لهم منك الفضل فتنحى رجل وجعل لا يهتف ويبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قوله تعالى ونضع الموازين القطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان متقال حبة من خردر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولما كان هذا شأن الظلم فعالي بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه ويجتنبوه وقد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات, ظلمات يوم القيامة المطرب الثاني عظم شأن الدماء من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى فبالحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء رجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول لم قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء رجل آخذا بيد رجل فيقول أي رب إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول تكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه وفي السنة للترمذي أبي داوود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقتل يوم القيامة ناصيته ورسوه بيده وأوداجه تشخف دماء فيقول يا رب سأل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد فقد رغ البخاري ومسلم والتلمذي والنسائي والعبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم خيامة في الدماء قال ابن حجر في شرحي الحديث وفي الحديث عظم أمر الدم فإن البداءة إنما تكون بالأهم والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة وإعلام البنية الإنسانية غاية, غاية في ذلك ولا تعارضا بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة قال ابن حجر العسقلاني ولا يعرض هذا حديث أبي غيرة رفعه إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق وقد جمعنا النسائي في روايته في حديثنا سعد بين الخبرين ولفظه أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى بين الناس في الدماء المطلب الثاني الاختصاص للبهائم بعضها من بعض يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم وإنه لا يقيد يومئذ الجنباء من القرناء حتى إذا لم يبقى التابعة عند واحدة لأخرى قال الله كونوا ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا حديث أخرج ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه وفي أخرى أخرجها ابن أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحشر الخلق كلهم كل دابة وطير وإنسان يقول البهائم والطير كون ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وعلى الله الجرير أيضا عبد الله بن عمرو قال إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم يحصل الخصاص بين الدواب يقتصر الشات الجماء من الشاد القرماء نضحتها فإذا فرأ من القصاص بين الدواب قيل لها كوني ترابة عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وأخرج مسلم في صحيح عن أبي غيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤددنا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء وأخرج أحمده في مسنده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي غيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى ذرة من الذرة وفي المسنث أيضا عن أبي غيرة يرفعه ألا والذي نفس بيده ليختصمن كل شيء يوم القيمة حتى في من ضحفين ورغى أحمد بإسنان صحيح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال أبا ذر أتدري فيما ينتطحان قال لا قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض وقد أضح هذا النوي في شرحه على صحيح مسلم فقال هذا التصريح بحسر البهائن بيوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكلف من الأدميين وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة على هذا تظاهر الدلائل القرآن والسنة قال الله تعالى وإذا الحش عشرت وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ورشر وجب حمده على ظاهره قال علماء وليس من شرط الحسر والإعادة في القيامة المجازات والعقاب والثواب وأما القصص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصص مقابله والجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها والله أعلم قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إراده هذه الفكرة من كلام النوي وذكر نحوه ابن المالك في مبارق الأزهار مختصرة ونقل عنه العلمة الشيخ علي القاري في المرقى أنه قال فإن قيل أشياء غير مكلفة فكيف يختص منها قلنا إن الله تعالى فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعله والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع بل يقتص حق المظلوم من الظالم قال القاري وهو وجه حسن وتوجيه مستحسن إلا أن التعبير عن الحكمة بالغرض وقع في غير موضعه وجلة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدلة بين كافة المكلفين فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بدو العقول من الوضع والشريف والقوي والضعيف وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا ومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث من بعض علماء الكلام مجرد ضاي وأعجب منه أن أجنح إليه العلمة الألوسي فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلغض الترجمة عند تفسيره آية وإذا الوحوش عشرت في تفسيره روح البعالي ومن حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقرين العدم كوره مكلفاً ولا أهلا لكرمة بواجه وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة معوال عليها يدل على حشر غيرهم من الوحوش وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحا لكنه لم يخرج مخرج التفسير الآية واجوز أن يكون كنية عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح ما استند في الجملة والله تعالى لا أعلم قلت الشيخ النصر كذا قال عف الله عنا وعنه وهو منه غريب جدا لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور من سلوك الجادة في تفسير آيات الكتاب على نهج السلف دون تأويل أو تعطيل فما الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهره وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام أليس هذا تكذب للحديث المصرح بأنه يقادل الشاة الجماء بن الشاة القرناء فيقول هو تبع لعلماء الكلام إنه كناية أي لا يقادل الشاد الجماء وهذا كله يقال أوقفنا أو بالنظر عند رواية مسلم المذكورة أما إذا انتقلنا به إلى الرواية الأخرى كحديث الترجمة وحديث أبي دار وغيره فإنها قطعة في أن القصص المذكورة هو حقيقة وليس كناية ورحم الله الإمام النوي فقد أشار بقوله السابق وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شر وجب حمله على ظاهره قلت أشار بهذا إلى رب التأويل المذكور وبمثل هذا التأويل أنكر الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنة لربهم يوم القيامة وعلوه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة ومجيئه تعالى يوم القيامة وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها وبالجملة فالقول بحس البهاء من لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر الوسي نفسه في مكان آخر من تفسيره وبه جزم الشوكاني في تفسير آية التكوير من تفسيره فتح القدير فقال الوحوش ما توحش من دواب البر ومعنى هشرة بوعتذ حتى يقتص لبعضها من بعض فيقتص للجنباء من القرناء المطلب الرابع متى يقتص للمؤمن بعضهم من بعض في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حويسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون ما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أدن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده أحدهم بمسكنه في الجنة أدل ببنزله كان في الدنيا الفصل الثاني عشر الميزان المطلب الأول تعريفه في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد يقول القرطبي وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن الجزائي فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها وقد بلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلى الله تعالى فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة وزن فيه السماوات والأرض لا واسعة فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ يقول الله تعالى لمن شئت من خلقي فتقول ملائكة سبحانك كما عبدناك حق عبادتك وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص فنضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان متقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده فذهب بعضهم إلى أن لكل شخص ميزانا خاصة أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص وقد رجح ابن حجر بعد حكاية الغلاف أن الميزان واحد قال ولا يشكل بكثرة من يزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا فقال السفاريني قال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان قال بعضهم ألا أظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى ونضع الموازين وقوله فمن ثقلت موازينه قال وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال الجواره ميزان ولما يتعلق بالقول ميزان أورد هذا ابن عطية وقال الناس على خلافه وإنما لكل واحد الوزن مختص به والميزان واحد وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكلمة لكثرة من توزن أعمالهم وهو حسن المطرب الثاني الميزان عند أهل السنة الميزان عند أهل السنة ميزان العباد وخالف في هذا المعتزلة وقلة قليلة من أهل السنة قال ابن حجر قال أويسحق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد تزن به يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالف الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الاعمال ليرى العباد اعمالهم ممثلة ليكونوا على نفوسهم شاهدين وقال ابن فورك أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها قال وقد بعض المتكلمين على ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى يقلب الأعراض رساما فيزنها انتهى وقد ذهب بعض الصلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء وعز الطبري القول بذلك إلى مجاهد وراجعهما ذهب إليه الجمهور وذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان وعزى القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش. والضحاك والأعمش ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى والسماء رفعها وعضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وعقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالميزان في هذه الآية العدل أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث أنه ميزان حقيقي وهو ظاهر القرآن وقد ورد وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله ونظر موازين القسط ليوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العادري وأدّى أنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال بالكتاب والسنة، فقال. الميزان هو ما يزن به الأعمال وهو غير العدري كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه وقوله ونضع الموازين القصة يوم القيامة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حفيفتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال عن ساقي عبد الله بن سعود لهما في الميزان أثقل من أحد وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة وصحاء الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل الذي يؤتى به فينشر له تسعة سجلا كل سجل منها مد البصر فيوضع في كفة ويؤتى بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشت السجلة وثقلت البطاقة وهذا وأمثالهم مما يبين أن الأعمال تزن بموازنة تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس هو ما به تبين العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأولوا النصوص الوريدة فيه وحملوها على غير محمالها قائلا قال علماؤنا ولو جز حمل الميزان على ما ذكروا، لجز حمل الصراط على الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الجساد من الأحزان والأفراح والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى المحمودة وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق وفي الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته وقوله فيخرج له بطاقة وذلك يدل على الميزان الحقيقي وأن الموزون صحف الأعمال, وأن الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق المطرب الثاني ما الذي يوزن في الميزان اختلف أهل العلم في الموزول في ذلك اليوم على أقوال الأول أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها وأنها تجسم فتوضع في الميزان ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله وأعلم بها فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لاصحابه في يوم القيامة أن البقرة وآل عمران تأتينك أنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صوافة فسحاجع عن أصحابهما أبي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتين يوم القيامة لكأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف وروا مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تخدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غممتان أو ظلتان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره فقال والصحيح عن الأعمال هي التي توزن وقد أخرج أبو ذاود والترمذي وصحى ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق الثاني أن الذي يوزن هو العامل نفسه نفسه، فقد دلت النصوص على أن العباد يوزنون في يوم القيامة فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم وكثرة ما عليهم من لحم ودهن ففي صحيح البخاري عن أبي هغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمير يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال روى أحمد في مسنده عن زير بن حبيش عن ابن سعود أنه كان رقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من رقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقلوا في الميزان من أحد قال ابن كثير تفرد به أحمد وأسنده قوي جيد قوي وما أحسن من قال الشاعر ترى الرجل النحيف فتزدليه وفي أثوابه أسد هريض ويعجبك الطريل فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطير الثالث أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال فقد روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظ فيقول لا يا رب فيقول لك عجر فيقول لا يا رب فيقول الله تعالى بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيقول أهضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فضاشت السجلات وتقلت البطاقة ولا يدخل عسم الله شيء وقد مال القرطبي إلى هذا القول فقال والصحيح عند الموازين تدخل بالكتب فيها الأعمال ومكتوبة وبها تخف قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال وإذا ثبت هذا فالصحف رسام فيجعل الله تعالى رجحان يحد الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار وقال السفارني والحق أن المذون صحيف الأعمال وصحه عبد البر والقرطبي وغيرهما وصوبه الشيخ مرعي في بهلته وذهب إليه جمهور من المفسرين رحمه ابن عن أبي المعالي ولا على الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف فقد دلت النصوص التي سقناه على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن ولم تنفي النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن لثلاثة المذكرة جميعها وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله صحي وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث التي في بيات القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافذة بينها ويدل كذلك من رواه أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمر في قصة الصاحب البتاقة بلفظ قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيمة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه فيمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد باقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع رجل في كفة حتى يميل به الميزان فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى وهذا غاية الجمع بينما تفضق ذكره في سير أحاديث الوزن ولله الحمد والمنى المطلب الرابع الأعمال التي تثقل في الميزان أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وروا أبو داود الفصل الأول وروى أبو داود الفصل الأول وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي غيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلة وبصحيح مسلم عن أبي مارك للأشعالية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الله والحمد لله تملأ آني أو تملأ ما بين السماء والأرض ورأى البخاري والنسائي وأحفظوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهتم سفرة في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وليه وروته وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة الحوض يقول الشيخ رحمه الله يكرم الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم بأعطائه حوضا واسع الأرجاء ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك وكزانه كنجوم السماء يأتي هذا الماء الطيب من نهر الكوثة الذي أعطاه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة ترد عليه أمة مصطفى صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا قد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة وسدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط وما ذهب إليه القرطبي وأرجح؟ وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في كتابه القيم فتح الباري المبحث الأول الأحاديث الوردة فيه الأحاديث الوردة في الحوض متوترة لا شك في توترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين صحابيا وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التفريزي في مشكاته واحد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها فلا يضمأ أبدا متفق عليه اثنان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من أيلة من عدن هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولا آنيته أكثر من عدد نجوم لا اصد الناس عنه كما يصد الرجل إبلا الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لأكم سيماء ليست لأحد من الأمم تردون علي غروا محجرين من أثر ربوء رواه مسلم ثلاثة وفي رواية له عن أنس قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أربعة وفي أخرى له عن ثوبان قال سئل عن شرابه فقال أشد بيض من اللبن وأحلى من العسل يغط فيه ميزابان يمدهنه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورقه. المبحث الثاني الذين يريدون الحوض والذين يذادون عنه وردت أحاديث كثيرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الذين يريدون على حوضه والذين يمنعون من الشرب منه ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في جامع الأصول واحد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لتناولهم اختل جهودوني، فأقول أي رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إثنان. وروى أيضاً، أحن بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتدن على الحوض رجال ممن صحبني، حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي اختل جهودوني، فأقولنَ أي ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية لا يردن علي ناس من أمتي الحديث وفي آخره فأقول سحقا لمن بدل بعدي أخرجه البخاري ومسلم ثلاثة وروايا عن أبي حازم رحمه الله عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوم من ورد شرب ومن شرب لم يضم أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم يعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا احدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لا سمعته يزيد فيقول فإنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سهقا سهقا لمن بدل بعدي اخرجه البخاري ومسلم أربعة ولهم عن أبيه ويرتد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنه لا علم لك بما أحدث بعدك إنهم ارتدوا على البارهم القاقرة وفي رواية فيجلون أخرجه البخاري ومسلم ويالبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرت حتى إذا عرفتهم خرج رجل حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم فقال هلما فقلت إلى أين فقال إلى النار والله فقلت ما شأنهم فقال إنهم قد ارتدوا على ادبارهم القهقرة ثم إذا زمرة أخرى حتى عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم فقال لهم هلم قلت إلى أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم قد ارتدوا على ادبارهم فلا أراه يخلص منهم الا مثل همل النعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترد علي الحوض الحوضة وأن أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبله الرجل, الرجل عن إبله قالوا يا نبي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون غروا محجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيء ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك وفي أخرى قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين وقد أرد القرطبي في تذكرة بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله او احدث فيه ما لا يرضاه الله ولم ياذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه واشدهم طردا من خالف جماعه المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزله على اصناف اهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمات المسرفون في الجور والظلم وتقميص الحق وقتل اهله واذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدعة ثم البعض قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء يقال لهم سحقا سحقا ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل ليس في قلبه متقال حبة من خردل من إيمان الفصل الرابع عشر الحشر إلى دار القرار الجنة أو النار المبحث الأول يطلب من كل أمة أن تتبع الإله الذي كانت تعبده في ختام هذا اليوم يحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار وهما المقر الأخير الذي يصير إليه العباد جميعا وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس والذي كان يعبد القمر يتبع القمر والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه ثم إن هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النار ويتساقط عبادها وراءها في السعير كما قال تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب وفي المؤمنين المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا فيأتيهم ربهم فيقول لهم ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم وعند ذلك يخرون له سجودا إلا المنافقون فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السدود فلا يستطيعون ثم يتبع المؤمنون ربهم وينصب, وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم ويسيرون على الصراط ويطفأ نور المنافقين ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وعمارهم الصالحة رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ما تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سرب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر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 فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثه حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقه واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوا فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمروا المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركب فناجد مسلّم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة في وص المدور على الصراط قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كالبرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السيدة إلا زحفه قالوا على حافتي الصراط كلاليب معلقة المأمورة بأخذ من أمرت به فمقدوش الناج ومكدوس في النار وروى مسلم في صحيحه عن أبي دي... الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر إلى ذلك فوق الناس قال فتدع الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كالاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء الحديث وروا البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إجابته للصحابة عندما سألوا عن رؤيتهم الله هل تبارضون في القمر ليلة البدري ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفنا فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء رسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا بلا يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بعماله منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو وقد دلت هذه النصوص الصحيحة صريحة الواضحة على عدة أمور مهمة فقد ذكرت حشر الكفار إلى النار ومسير المؤمنين إلى الجنة على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين كما أشرت في جملةها إلى معنى الورود على النار الذي نص الله عليه بقوله وإن منكم إلا واردها وسنتناول هذه المباحثة بشيء من التفصيل فيما سيأتي المبحث الثاني حشر الكفار إلى النار جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها واحد فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان كقطعان الماشية جماعات جماعات ينهرون نهر غليضة ويصح بهم من هنا وهناك كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء وقال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ومعنى يوزعون أن يجمعون تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم كما يفعل البشر بالبهائم اثنان وفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم لا كما كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهم قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شظم مكانا وأضلوا سبيلا وهو البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتاده بلى وعزتي ربنا ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجههم فإنهم يحشرون عميا لا يرون وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون ويوم نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ثلاثة ويزيد بلاءهم أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم واحشغوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم أربعة وهم في هذا مغلبون مقورون أذلاء صاغرون وللذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد خمسة وقبل أن يصلوا إلى النار تصكم سامعهم أصواتها التي تملأ قلوبهم رعبا وهلع إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا ستة وعندما يبلغون النار ويعينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولكنهم لا يجدون من النار مفرّا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا سبعة وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بيس مثوى المتكبرين ولا ينجوا من النار من الجن والإنس إلا الأتقياء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيَّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين لهم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا يقول سيد قضب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله أنهم سيحشرون بعد الموت فهذا أمر مفروض منه فوربك لنحشرنهم ولن يكونوا وحدهم لنحشرنهم والشياطين فهم والشياطين سواء وشياطينهم الذين يوسوسون بالإنكار وبينهما صلة التابع والمتبوع والقائد والمقود وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو والخزي والمهانة ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية وهي صورة رهيبة وهذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولها تشهد حولها ويلفعها حرها وتنتظر في كل لعظة أن تأخذ فتلقى فيها وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتجبرا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وفي اللفظ تشديد ليرسم بظله وجرسه صورة لهذا الانتزاع تدبعها صورة القذف في النار وهي الحركة التي يكملها الخيال وإن الله لا يعلم من هم أولى بأن يصلوها, بأن يصلوها. فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا تحصى والتي أحصاها الله فردا فردا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنية فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين وقد غيرت هذه الآية وإن منكم إلا واردها أحوال الصالحين فأسهرت ليلهم وعكرت عليهم صفو العيش وحرمتهم الضحك والتمتع بالشهوات فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسره كان إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة فقال أخبرنا الله أننا واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لي هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صدر عنها قال لا قال ففيما ضحك قال فما رؤي ضاحكا حتى لحي قبل له وقال ابن عباس لرجل يحاوضه أما أنا وأنت يا أبا راشد فسناردها فانظر هل نصدر عنها أم لا المبحث الثالث مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين عندما يذهب بالكفرات الملحدين والمشركين الضالين إلى دار البوار جهنم يصلونها وبس القرار يبقى في عرصات القيامه أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل النفاق وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال: فقالهم في الظلمة دون الجسر يقول شارح الطحاوية وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليه طوال بيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فمنهم من يعطى نظره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نظره فوق ذلك ومنهم من يعطى نظره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفي أخرى إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام قال فيمروا ويمرون على الصراط وصراطك حد السيف دحض مزل ويقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمرك انخضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمرك كالطرف، ومنهم من يمرك شد الرجل يمر رملا على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يده وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يعط أحد، وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط، فقال،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 مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فالحق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في الدنيا وعاشوا في ضوئه يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لهم الطريق الموصلة إلى جنات النعيم ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق لحظ مزله وهناك يبشرون بجنات النعيم ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين وأنهم منهم لكنهم في الحقيقة مفارقون لهم لا يهتدون بهداهم ولا يسلكون سبيلهم من النور كما حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيءوا بنورهم وهناك يخدعون كما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا ويقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء ويتقدم المؤمنون إلى الأمام فإذا تمايز الفريقان ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنة ومصير المنافقين والمنافقات النار وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بيد أيديهم وبأيمانهم هو ربنا أتمم لنا نورنا قال تعالى يوم لا يخسد الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسع بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد اضطفئ المبحث الرابع الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون المشركين دلت الأحاديث التي سخناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلهة باطلة فتسير تلك الآلهة بالعبدين حتى تهوي بهم في النار ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة المؤمنين وهؤلاء هم الذين ينصوا لهم الصراط ولم أرى في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرات المشركين والملهدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فإنه قال في كتابه التخويف من النار وعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومشرك يعبد مع الله غيره فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط وقد ساق بعض الأحاديث التي سغناها ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين ثم قال فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط إلا أن عباد الأصنام والشمس, والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فئة منهم ما كانت تعبده في الدنيا فترد النار مع معبودها أولا وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأما من عبد المسيح والعزيرة من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل المدل المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح فيتبعونه وكذلك من كان يعبد العزيرة وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة العزير ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله المبحث الخامس معنى ورود النار ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما ما هو دخول النار وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم ودى وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وروا مسلم الأعور عن مجاهد وإن منكم إلا واردها قال داخلها وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط يقول شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو والأوغر والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت شجرة قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وان منكم إلا واردها فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشجر لا تستلزم حصوله بل تستلزم عقاد سببه فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لا لأصابهم ما أصاب أولئك وكذلك حال الوارد على النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا وغيذروا الظالمين فيها جثيا فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط والحق أن الورود على النار ورودان ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك في ذلك كما قال تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود أي بئس المدخل المدخول والورود الثاني ورود الموحدين أي مرورهم على الصراط على النهو المذكور في الأحاديث المبحث الثالث حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه قال السفاريني الصراط في اللغة الطريق الواضح ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. وفي الشرع جسر ممدود على مثل جهنم يجده الأولون والآخرون فهو قنطرة بين الدنة والنار وقد بين شارح الطحوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث فقال فنؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال هم في الظلمة دون الجسر وقد بيان السفاريني رحمه الله تعالى موقف الفراق من الصراط قال هو صراط مجازي أم حقيقي ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فيه فقال اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهرهم من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المبين والصلحاء يوم القيامة وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بها وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الصراط أو الطيران في الهواء أو الوقوف به وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وسبقه إلى ذلك شيقه العز بن عبد السلام والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمور على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحة مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط مؤولين للنصوص المصرحة به فقال ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب ومعنى قوله أحد من السيف أن الامر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسرعاً منهم إلى طاعته وامتثاله ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد وإما أن يقال إن صراط نفسه أحد من السيف وأذق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه وأن فيه كلاليب وحسك أي أن من يمر عليه يقع على بطنه ومنهم من يزل ثم يقوم وفيه أن من الذين يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضي قدميه وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ الأقدام فمعلم أن دقة الشعار لا يحتمل هذا كله ثم رد عليهم مقالتهم فقال ماذا ذكظه هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا في ذلك للآثار المروية في ذلك وبيانها بنقل الآئمة العدول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور المبحث السابع عظة المرور على الصراط يقول القرطبي تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فاحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليم وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من منظر ما أفضعه ومرتقا ما أصعبه ومجاز ما أضيقه وقال أيضا فتوهم نفسك يا اخي اذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمه قد لغى سعيرها وعلى لهيبها وانت تمشي احيانا وتزحف أخرى قال ابت نفسي تتوب فما احتيالي اذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبوله موسكارى باوزار كامثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدم تلقاه العرائس بالغوال يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي وقال آخر إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل إلى هنا تم هذا المجلد من السلسلة سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة المجلد السادس القيامة الكبرى